إسغاء لهمس السكون سمير الليل نقطة وهج تتلألأ مع كل النجوم وبلسم شاف لكل قلب مكلوم سمير الليل نمسح دمعة كل مهم سمير الليل من الاثنين إلى الجمعة على أمواج إذاعة أمفم نحن أصدقاء صح. من لا صدق لها نصمونا إلى أثير إداعة MFM الإداعة التي تسمع لكم 24 ساعة 24 ساعة ضمن حلقة إداعية جديدة تواصلية ساهرة مباشرة من برنامج سمير الليل يغمرنا دائما أعمق الحب المنطلق من صميم القلب سيدتي سادتيو نحن نتلقى مع بعضنا البعض في هذه الحلقة التي تعد هي الحلقة الأخيرة في هذا الأسبوع مع بعضنا سويا والحلقة الأخيرة أيضا ضمن سنة 2012 <تصفيق> ترف أجنح أجنحة الأتير سيدتي سادتي ونحن في هذا اللقاء الإدعي المباشر لنساهر كل المستمعين ولنستأنف تواصلاتنا بكم على امتداد هذه الفترة الادعية المخصصة زمانيا كحيز ساهر مباشر لهذا اللقاء التواصل الليلي الساهر على اثير امفن الادعاء اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة اصحابكم مصطفى الهردى وبمعيتي وراء الارسال المباشر وفي الاخراج عبدالله بركات van wala yezz addal ei إهلال الفني اللي استمعنا حياة الروح هي أونية حالمة تقودنا إلى تواصلتنا مع كل المستمعين والمستمعات بكل أريحية وبكل سلاسة كيفما تعتقد دائما تواصل الديننا وخاصة أننا كانت لقوا حضرتكم في الحلقة الأخيرة من هذه الأسبوع وأيضا الحلقة التي نستشرف من خلالها إلى حلقة جديدة إن شاء الله من 2013 وستكون إن شاء الله حلقة احتفائية بهذه السنة الجديدة مع حضراتكم ابتداء من 12 في الاسبوع المقبل بحول الله ليلة الاثنين غادي حضرتكم في المنتصف الليل على اساس أن تكون حلقه احتفائية براس السنة الجديدة أن تكون حلقه نتداول فيها بعض الاختيارات ديالنا بعض المجالات اللي تكون فيها المجال ارحب للاستماع اليكم للتواصلات ديالكم لكن دون مشاكل دون يعني قضايا في الجده ديال الحلقه ديال ليله فقط براس السنه هذا هو الاعتبار اللي غادي ناخذ به البرنامج جوج ديال اللي وضعينها راه الاشاره هذه الليله اللي غادي يكون فيها الاستماع طبعا الحصيله ديال تجربه ديال القضايا اللي استمعنا ليها وفي الوقت نفسه من خلال الاراء والافكار ديالكم في الوقت نفسه غادي يكون عندنا من الرغبة لأكيد طيله هذه المدة هذه ان شاء الله التي غادي معكم من خلالها على انفتاح لقضايا عندها واحد النوع من الجدة إنسانيا كانت تواصل معكم الجوج ديال أرقام 025 284 لا 025-284-89-65 إلى التواصل عبر صفحة الفيسبوك www.facebook.com slash MFM ساميرليل أول متواصلين عماد من فلس عماد السلام عليكم وعليكم السلام عليكم بخير. الله يبارك فيك عماد مرحبا بك كلشي مزيان الحمد لله شكرا للبرنامج الله يبارك فيك عماد مرحبا بك دوزناها شي 1 مش 3 شهور مرت هي هذيك مشات اني مرت نص بيط واحد العشريه شنو شنو كان المشكل الصحي اللي كان عندك اا تقاسيت السكر اها هي هذيك مشات هاك قلبوها حتى عليها السكر قال راه قال كي لاصق الصوره كاينه سفركنا عليه تحرك قلبو انا خديت لحظه خديت لنسائل نزلت سنينه ونكملو المسائل ديالنا نركبوا الخاتم وشفتي عا؟ اها يا ذاك قلبو يا ذاك كنت معايا وخرجت نهضت قلت نسافر يا كنت جاي كتليو راه باغين باغين نشوفو باغين نشوفو قلت له علاش دابا كتهضرو كصافي هي دخلت الشتا قالت لي, لي في صافرا قال قبل كانت كتتضر مع واحد ودخلت فين على هادشي اللي كانت كتتضر مع واحد 5 سنين هي كتتضر معاه 5 سنين 5 سنين هي لك تردى يقبس هاي اه انا ارى واحد كي اي واحد كي تساحب اي شو شفن تيني انا اصاف انا دخل على هادشي رأى واحد كي الوزر المرحلة هاي وانا يتهاك اه هاي الكاسيبي مشينا على هاك اتلني مرت قلبس وانت بحاليا اللي, اللي نقدر نقوله هي الله في طور الاعداد للمرحلة دي الخطوبة اه بمعنى أنك مادمت في طور الإعداد للمرحلة الخطوبة يمكن أن تكون مباغتة بهذه الشكلة يعني يمكن أن تلقى الطرف اللي انت معه إما لهذا الظرف و... يمكن... وش صحيح أو ما صحيح ما عرفناه ش بالطرف ولكن إما لهذا الظرف اللي أساسي على حسب ما حكيتينه يمكن أن تكون متغيرات في الحياة ماشي هي بالضرورة لأنه كاميرا دي السكار يمكن أن تكون اختيارات أخرى هذي إنسانية اللي انت معه في طور الإعداد للمرحلة الخطوبة يمكن ما ش الحياة بيناتكم عندها يكون عندها شيء شي شي آمد ويمكن شي أن يكون في الحياة ديلك ما تعتبروش غدي ممكن يحبطك ولا ما تعتبروش غدي يقدر يسك ترائمك لا لا أنا أقسمه بالله إلى من الخير الحمد لله شمتيني اللهم هيك الحمد والشكر الله إلى من الحامدين الشاكيرين لكن كتفقا حد القضي تعرف بحيك تفقا شمتا شمتيني على الشمتة ما فهمت انا انا بنين مكتو ديمه هاد النيه فخسرت عليا فلوتي انتيا انا ما قلت لك عيب حتى هي راه قالت لك ولد الناس تنشوف بلي هاد الامكانيه ديال الحياه بيني وبينك ما ممكناش باش ما مكاشاش في الاول اللي كنت ما مريتش كنت ممكن يمكن هاد التغيير المفاجئ اللي اللي في حياتك ما ما ما تقبلاتوش لكن قبل ما, ما, ما تقول لي تساليت السلي سمع سمعت من واحد اخر قلت سمعتي قال لك والله ما نكمل معاك هو بجميع الحالات سمعتيها انت على الاقل سمعتيها منها وجميع الحالات العبره بالخاتمه العبره بالنتيجه اراو كان دابا انت كيفاش غادي تقبل هذه النتيجه خصك تكون تتقبلها بواحد الروح اللي عاديه انت قلت ياك بلي ابو فمك قلت من الخير يعني يمكن يكون فيها خير يمكن لا يكون لا من الخير أنا بغيت نقول غسني الشورما ك خويا مصطفى شفتينا بثانه الشورما في هذه القضيه حنا الحمد لله اتفقنا خوت مازالين خوت اي حاجه خوت هذه مازالين الحمد لله ايوا هذا هذا واحد تجربه يمكن تكون عند الانسان في الحياه ديالو يمكن ما تمرش اي نظره الكون ان الطرف يمكن الطرف اللي ما ما مستعدش ياخذ معك غير هذه التجربه هذه يمكن بزاف ديال الاعتبارات ربما تيبان هاد جداً أه أه أه أه أه أه أه أه معنا من فاس يا أعماد أه 058 89 89 من كنو كان وقفو مرحالة دي للحيات على مجرد ربما احساس ب بالنقص أولى بإحساس أولى هاتي تولد دخلك هاد بالنقص نظرا لك كون أن هاد الخطيبة المفترضة كانت كانت تقول بلي أولا هي أساسا بلي ما تقدرش تستمر معاك فحيا تستمر إلا ما هي ما استمراتش فمشي معناه هذا أنت ما غدتستمرش مشي انت, أنت 22 عام ونت عايش أنت 22 عام ونت عندك وحد العدد دي الأختيارات فإلا إلا كانت هاد الإنسان اللي غدتعقد معاها هاد المرحلة دي الخطوبة اللي يفعها واحد النوع من التوافق ما تمتش مشي معنى هادا انما تستمرش انتهايه في الحياة دي لك هاد لا باش هيه دي كزهيرة دي الفيسبوك www.facebook.com.com.com.com.com.com.com يلي لقيتو شي واحدة اخرى راه ناس اخرين ها مزيان ناس اخرين ديرين اسميت البرنامج على هاي اللي كانت طلبه منهم ما يجاوبوش باسميتنا مش كون واحد نوع من نقدر نقول واحد الاحترام و واحد نوع من الأمانة انه توم حاليا البرنامج سبحانتكم يعني مستأمانين توم هذا البرنامج لانه البرنامج يتعامل مع جميع الاصناف والشرائح المجتمعية و المتواصلين و متواصلات يكون عندنا هاد النوع من تعاقد اللي فيه واحد النوع من الاحترام البعضيتنا خليوا خليكم توم مشتغلين ونحن مع المستمعين والمستمعات لا تجعبوا بسنيةنا هذا أم لا أساسي 05-284-8965 أو لا 05-284-8965 من القنطرة أميمة أميمة اسمح لي اسمح لي اسمح لي أميمة. وعليكم سلام الله يبرك فيك شكراً على الضرنمات الله يبرك فيك أميمة شكراً لكم جميع المستمعين مرحباً أميمة مرحباً أميمة مرحباً لها ااه اني تدخل في القضيه ديال فاطمه من لي كان الزوج ديالها باغي يطلقها الاخت فاطمه من خريبقه بغيت بغيت نقول لهاد الاخت هذه ان انها دابا كتقول انها معصبه وما الحال ان قيمتها طايحه بغيت نقول لها انك تفرضي راسك على هذاك الراجل ديالك عاودوا دي يعني شدي الحيل ديالها ما شوفي اول وحده غادي تطلق يعني وعادي تكمل حياتي لها بأكثر شيء يكون محفز لها أنها تسمي حياتها جديدة ومشهول حتى أنها تطلق من كلها تعود زوج مهم وصف اللي قريت أن أقول لها مشكلة مرحبا أوميما أنا عندي مشكلة مع الأب ديالي ما حال في الأمور ديالك اللي سمحت يا 20 عام عالو؟ أنا كن سمعك أوميما آآ نكتلك عندي مشكلة مع الأب ديالي يعني كيخاف عليه بزاف الحمد لله <تصفيق> واحد الخوف ديالو في محله يعني فاش يعني 14 عام هذا <تصفيق> يعني اه يعني عنده دور كبير يعني معايا يعني كيرنمي ما درت شي حوايج خايبين ولكن دابا من كبرت يعني واحد في الدرجه بحال كنقول ليه واش لي لا انا ما طيقش حتى فراسي وما طيقش في الناس وهذا يعني في واحد الدرجه بزاف ولات كتخنقني انا عيد ليا اي وقت خصنا نجاوبوا شحال من ولد ديك شحال في العمر ديالو انتو 45 عام امم يعني في اي وقت ولا عيدك تجاوبيني انت الوحيده اللي عنده انا بوحدي ما عنديش خوتي مني انا اولاد اه وهذا الخوف ولا هذا الاحتراز من جهتك انتيا والمتابعه ديالك واش وش من حتى الاولاد ولا غير انتيا بلا غير انا ولي اخوت كش حل السين ديالهم؟ عندي اثنان عندي تلتاشر عام وانس عامين موقات تلتاشر عام انك نقدر نقوله وان كان ماشي القارين ديالك ولكن مرحلة مهمة في الحياة دياله وهذا اللي عنده عامين خلاص را هو طفل يعني ما نقدرش انه اه يعني انا بك الخوف بلك خلقتي وحكي موشك كبير يعني بزاف يعني ما, ما عرفش انا سنقول ماتيكش في الكماتي بلا انا شيفيك اندو يعني كنت لا فكي بلين عيطيك واخذ كوني فرنفي هاتي تخرجي عندي نشوفك ترجعي هاتي تجي تجي حتى للكليه يعني بعض المرات اه مشيت للكليه واحد النهار كنت كنبريباري مع البنات تباني واحد اللي فيه في, في هكا قال تكلمي درس كنلقى بابا في السرج ديال لا صار فين كنبريباري انا بتمت. خرج عنده بدا كيضحك معايا قال لي راه من هنا وهذا يعني راه الواحد راه جدي اها انا لي مشاكل يعني مشي مشي نبريباري مع البنات راه عارف كيعرف حساباتي كيجي عندي تقول لي بابا غنمشي لبريطاريا عند فلانه لا تجيوا عندكم احنايا وبريباريو هنايا كنقول ليه علاش قلت لي انا يعني هو كيعاملني مزيان كيبغيني وانا كنبغي ما خليني خاصني حتى حاجه لكن هذه هي الحاجه الوحيده اللي انا يعني م -م ما عرفتش شويه مضايقاك خانقك دائما هي في الحقيقة حيت ما تنسيش السن ديالك ديتي 42 عام و... والوالد نقدر نقوله يمكن, يمكن هاتشي تيجي هو من باب الاحتراز يمكن, يمكن حتى من الصورة ديال الواقع الاجتماعي كيفاش كتوصله مثلا مشي انتيا ولكن كيفاش كتوصله هات دي المسألة ديال مشاكل الشباب وربما بعض السلوكات اللي يمكن كيفاش تنقلها للمجتمع كصورة ولا كيفاش تيمكن مشي غير بالضرور عليك ولكن راكين بعد المرات احنا, احنا كلقو وللعباء ديانك يقدروا يلقو ضغوط اجتماعية كيف فرضوهاش غير الناس ولكن تتفرضها احتر بزاف الواقع التي يمكن يسمعو عليها ولا يقرأو عليها ولا يشوفوها ولا يعينوها في الشارع ولو تولي تقولوا إنسان تخصو يرد ولكن هادشي بنسبالك انتي ولا تشكلك بحل البراج يعني في المادرتي كتلقي بحل الضل ديال اه بزاف بزاف وهادشي تحسك انتي بفقدان شوية دي التقافي اه بزاف ولا هو تبلي انا كمثق فيك <متصفيق> لكن انا ترى يعني كنرد كنسمي انا مرض يعني اكثر من يعني اهل اباء راه قال اباء كيخافوا على ولادهم ما كاينش اللي يبغي غير من الوالدين ديالي ولكن الهضره راه ما نقدر نقول لك انه هذا الشيء اللي اللي اللي تيدير لهذا الدرجه إلا, الا كان عنده واحد النوع من التاثير ديال هذاك المؤثره اللي تيلقى أنا كنقول لك من الصورة اللي تتجاه في الإمام إما ربما اللي تقرأ عليها، ولا اللي يشوفها، ولا اللي يعينها في الشارع ولا حتى اللي يمكن كيقوله الناس خاصة عنده بنت مقدروا نقوله في, في تطلوا هذه دي المرحلة دية للشباب ووجود لليدات لنا ولين للأسف هاد القضية دي اللي علاقة ما بين الأباء والأبناء من كي يتدولوا هالأسر فيها واحد نعمل مصالحة بعد الفرضية مع الإنسان يكون مصالح مع راسته باش يقدر يقبل ولداته ولا تيعتبر الراس ضحيه على حقيتش وليداته هما اللي مشخخبينو ولا كيعتبر الراس ضحيه على حقيتش نقدر نقولو بان يخرج له من الجنب يعني انت ولي الانسان كيعيش كبير آه آه. ما تقدريش انتيا ولا انا ولا بزاف د الناس يقولو له طمنو الواليد ديالك مثلا بلي فيك ثقه انت تيخصك يتعززي الثقه فيه اكثر اه بك انا دابا وليت شي هو كي تصل واحد الدرجه ديال الاعصاب م. كي كيمرض كيمرض هو هو شي مرات كيمرض يعني كيجي تيقول اليوم قريت في الجورنال هذا هذا هذا هذا هو اليوم الانترنت اليوم يعني يغيب وحديته يغيب وحديته بحال دابا واحد النهار عيط ليا كنت جايه لافا قال فين كنتي انا خطبت قال لي ما شفتكش خرجتي مع لافا قال نزلي نزلي شفتيك البلاكه انا عندي عندك جاع ما شاء الله هذا داك اللي مالك فقلت لي واه بالرد بر قلت لي انا كنت صافا هنا جبنا هنا خطير شويه, شوية على حسب ما تاحكي لي يمكن توصل المساله عندو حتى للشك ربما اه يعني انا يعني كان خافي عليه هو الصرافيه شي حاجه انا انا مرضت يعني وليت غنتلك كيف ما كيقولو يا بالله شويه وهذا يعني هو ماما كتقول لي زعما غير حاولي على باباك ما تحاوليش ما يهمك ديريش ما ديريش من البيض هذا الشيء اللي كاين يعني وبزاف البنات كاينين في حالتي راه ما في لا هو كاين بزاف ديال الشباب ما نقولش بزاف البنات بزاف الشباب وخاصه الشبات وبزاف البنات ولا ولا بزاف ديال التاد ديال الشباب اللي تيقدروا يعيشوا هذه المساله ديال اولا هما كيلقاو روسهم محاصرين في الشك اللي كيطارد اللي الاباء ديالهم والذي يقول لك أنه صعيب تغيير واحد البنية اجتماعية لذلك الأب كيف أشكره كيف أشكره كيف أشكره كيف أشكره على واحد الوقائه والذي تتخلعه وتتطرده كشبه كيف أسمعها كيف أشتيع عينها ربما في الشارع كيف أشكر الصورة اللي عنده في رأسه على هذا الوقائه اللي كيشوف يعني شحواج اللي صعيب تغيير هذه البنية ولكن أنا اللي تنسحك به حاليا ربما أنا عير كفكرة مؤينة حول أنت تعزز التقافي نتي اكدي لي انك انتي تيقه فيه و يعني داك الاحتراز واخا هو غادي يبدا به حاولي تحتوي المساله وصافي يعني انا لاحظت واحد الحاجه انه من مور النهار اللي عندي لا سالفيتي اللي خلاتك لقاني قلت انا وغير انا والبنار يعني قرات كنقراوا هذا من مراهه بدات نفدي ترتاح شي من واحد السؤال قلت له يعني مشكل سيري ولكن مره مراتي تي بغتك بعدك الزيارات أي. اه اه اه اه اه اه هل با نكون غيجاتي يقول يا, يا كل شي, شي هو هذا انك يبقي بيديو الحركة يا ربز اه اه غير غير, غير حاولي حاولي توجه الهتمام ديالك كتر المتابعة ديالك الدراسية وخالت شي شوية تيطر عليك لانه ممكن تربحها الريهان ضغياء ويمكن تكون عندك مرحلة جديدة في الحياة ديالك تي سهل شوية التعامل معها الله. إن شاء الله نسألك على هذا البرنامج مرحبا لكي تجميع المستمعين وكي تقديري كمين مرحبا لله وسهلا شكرا لك صديقنا أميمة <تصفيق> من القنيطة هذه بعض من, من, من أشياء كثيرة نراها مركبة في بنيتنا الاجتماعية داخل هذه العلاقة المتشكلة ما بين الإبن والأب وأيضا العلاقة اللي فيها نقدر نقوله أجيال تتسعب هذه المرات اللي لكن باش من طريقة و باش من كيفية الشباب مثلا تحاولوا تحسوه تتلمسوكوهن أنه الأباء ديلهم اصبحوا بنسبة لهم واحد المجال ديال أنه مرهة فقط الشباب معمولين باش يمكن يكونوا الدفاعيين فقط الشباب معمولين باش يمكن تكون عندهم مسلوكات متهورة إضافة كي كتل حضراتكم إلى ما قد يؤثر بعض المؤثرات اللي تتفرد رأسها لي تنكني قرا عليها ويشوفها او لا يعينها اضافه الصوره الاجتماعيه اللي كتكون عنده في العلاقه في هذه العلاقه ما بين الاباء والابناء هدي راه صاحبهك بنيه التغييره عبد الرحيم من 아 من تمسية مصطفى السلام عليكم وعليكم السلام السي ابراهيم بخير الله يبارك فيك السي ابراهيم صحتك لاباس صباحك لاباس لاباس الحاج اي معايا من تمسيات حتى كنعرفك بواحد من كنت كتعيط لنا شحال هذا طيب تصو الله, الله, الله, الله, الله مؤ... ولا ولا ولا ولا شخص في وضعيه اعاقه ولا انسان سليم راه كلشي لله الحمد لله كان عيش فيه من جيك المدية والو بخدام عدام ما كيف يحولني ما هذه وضعية عرفناك كيف حال هذا؟ هذا 5 ساعة من 2005 7 سنة وده بنت وكان عيني بزار وفي 5 ساعة مقارن من براء ومقارن من وديما نعتقل كيف حال بما كان تعتقلك فيما كان تعتقلك فيما كانت صباحة الأشياء فيما تعتقل اذا كاينه متلا سينما رجونا بحال كون طربونا بصيف مصطفى علا كيفاش بحال ما فهمتش شرح شرح شنو بغيتي تقول وا فين متلا يلا شي مرجي يلا بصطفى كيشرح ولا كاديو لنا من الصباح حتى العشيه كتكونوا كتسولو مم. مم. الداخل ومن برا بصطفى يعوذو شنو هذه طيح اللي طيب طيب اسي ابراهيم انا فته فهمت الوضع ديالك شكرا لك تفهمت الوضع ديالك واللي شو معك هذه المده كلها وهذه ضايرة أيضاً الضوهر الاجتماعية اللي يمكن المقاربة باش ولت شوية تتصرف فيها مسألة تديههم الواحد المكان أو التي يمكن يتم الأخذ ديالهم داخل واحد الفضاء ربما معين ما يمكن ليش نتحدد تالي بكل لكن واحد الفضاء واحد المودة معينة وتيعود يخرجوه نفس الوضعية يعني هذي الأخذ والرد ما بين فضاء ربما ديال بعض المراكز ديال الشرطة وما بينها أو تاني توزيعهم في الأماكن اللي كانوا فيها اولا يعني جمعة دي الحويج اللي صراحة مقززة وفعلا ما, ما كتبينش فعلا أن هناك استراتيجية حقيقية المقاربة الظاهرة هذه دي وتشخيص ديالها بعد اولا وكيفاش هي وشنهما الأوضاع اللي تيكونوا عليها هذا الناس وشنو هي فعلا المقاربة العملية اللي قد تتقدر مثلا تحتوي هاد, الـ هاد, الـ هاد المشكل وخاوة في الحقيقة رأي ما يمكنش احتواء اغي بهاد الطابع الـ الـ الريعي الخيري ولا ولكن رأي بعض الاحيان للأسف كين كن كن نقدر انه كالقوه جدريا ورم متأصل في الدهنية ديال هادك الانسان يكون مو نقدر نقوله في وضعية التسول احنا من خلال جوج ديال الارقام تنتواصلوا مع حضرتكم تال الوحدة ونص بعد منتصف الليل عبر جوج ديال الارقام اللي هما 05 28 84 89 85 ولا 05 28 84 89 65 هي الجوج ديال الارقام اللي احنا وضعينها رعا الاشارة, الاشارة ديالكم وانتوما اصدقائي صديقتي عبر صفحة ديال فيسبوك اللي تتواصلوا معنا في www.facebook.com mfm سامير الليل أنا ذكر الفيسبوك كان عندنا سناء كتب لنا السلام عليكم أخي مصطفى أنا كنتم نتساعدني في المشكل ديالي اسمتني سناء من الدر البيضة عندي واحد المشكل مع خالي هو ما بغيني شين اخطبت في الشهر الجوج دي لهاد العام هذا و جاء بهذا العبارة قالت هيا حالية ولا دارنا قال لي هون شكونات خينا هذا اللي بويت اطعتوها هاد البنت و انا عندي بابا يعني مشيتي مو هي كتتسأل ده بسناء تيب اللي علش غدي بدتي تدخلها في حياتها؟ أخي ما عندها لأبدية لها ما تتيب اللي هي ما, ما, ما تيمتلك شهد الأحقية في أنه يتخلع في حياتها وقالت الناس هنا من التخطبات نهار العرس مشاقل واحد خالتها إلى أنا ما نجيش وإلى جيت راني قد نجي نحيح عليكم بايد الله مصدع وفعلا مجرش نار العرس اه بالاحراج ودار الصداع قلت لنا دابا حاليا هالسيده حامله وخلها كيهددها ويهز عليها المس قال لي, لي راه يطيح لها داكشي فكرشا هاد خالها قال لنا بانه كتقول لنا سناء شي صاحبتها أجو تشوفوا مهاية أو تانية الواقعة أوكي لهم بأن ديك السيداء هي اللي كتحرشوا عليها يعني على سناء ما فهمتش هي خطبة وهي مجو... سناء مجوجة ما فهمتش ما عرفتش شوش أنه العلاقة بها دا بها هلاش قابل هي صحبتك ما غديش تحررش حدا أنا كانت أعتقدية لك صاحبتك لماذا غديت تحرر ثانيا قلت إنك كان خاطبة يعني يعني تذيك العلاقة اللي اللي تجمع بيناتهم ما بقيتش ما فهمتش علاش ما كي يعير رجلك ويأتي ويطيح لك لحمل الله ما سمحيلي ما... سنة ما ما عارت ما عارت ما عارت ما عارف ما, عارف شن... ما... سنة بغينا المشكل أكثر يكون دقيقة ما واقع شنو واقع بالضبط بينكو بينو شنو واقع ما فهمكش ولا شنو بينو بالعائلة ديلكم وشنو المشكل بينو بين, بين هاد الشخص هذا اللي هو رجلك هلاش عندو اعتراض عليه ما عفناش ما فهمناش إلا كانت عندشي صورة واضحة وضحاننا انتلقى من الأسئلة اللي كان قولولك يمكن شوية يكون يمكن شوية نقدرون نشوفوا المشكل طيب شكرا لك يا سناء www.facebook.com/mfmsml اه... تا يمكن الاصدقاء يصيفطوا التعاليق ديالهم راه سناء تبان لنا بانها معنا دابا في الفيسبوك وحتى المستمعين والمستمعات اللي تنتمناو يكون عندهم تا هاد الرؤيه الازدواجيه بين الانصات لينا والحديث معنا في التليفون لان كاين بزاف تلاحظوا هاد القضيه وشنه دابا مع البارح مع ساره من الدار البيضاء اللي تكلم اللي كانت في نفس الوقت تتكلم معه وكانت مكوناكتين في الفيسبوك لأنه كانت تسمع لي بزر أولا كانت تتلقى بزر دي الأفكار من الناس وتتواصل معهم أهلا وسهلاً، سلام عليكم عليكم السلام، الحمد لله مرحبا لله أخي، أنا زويدة من ضربضة مرحبا زويدة من ضربضة أخي المشكلة عندي أنا أردنا لو عندي لتاهمة ومشكلة عندي مع الوراثة تسمحي ليش حرف العمر ديالك سعود واربعين عام سعود واربعين عام وش حل هذه باش ترملتي؟ سبع سنين وعندك شحل دياله ولدات؟ عندي جوج شحل في العمر ديالهم؟ نبا ولدي عندي سبع تخر وبنتي عندي طالعة سلتاشر سانة سبع سنين باش مات الرجل؟ اه وشنه المشكلة عندك مع الوريطة؟ دبا المشكلة الرجلي مات الوالد وخلليهم غيلة وخللي بحوان تفضر السلطان وخللي محدر مهار للسيد لا يعرفونيش لا أقولوا شعليه وانا بحق الله خرج كن دي باش نعيش أولادي مني طلبت حقي قالوا لي لا احنا ممكن لش نفرقه فامتيني مم بغوني نفقى معهم في الدار ومقال هم يصرفوه ممتيني دبا فين عيشة في الدار ديالهم لا دب انا يدعيتهم على قبل رزقي لت محمية من عائلة اسمحي لي الرجل ديالك للمني مات الله يرحمه واش لك في دويره ولا كنتي ساكنه معاهم لا كنت ساكنه معاهم انا كنت ساكنه الفوق هما ساكنين التحت كنا عايشين فيلا وتصور خويا عايشين فيلا و كان جا اختك ديال الميناج نهار مطراجين ما عنديش باش نعيش ولادي هاد الورثه هاد الورثه ماشي سمعنا طابلوش منك سميات و من شكون شكون من هاد الورثه واش خوتو وخواتاتو كوجو المشكل عند واحد خوه اخواني كيعرفو بينو بين في الحوانت لكي نأخذ ناصبي لا لا أستطيع أن أعطني قال لي أنني في المخزن أخذي في المخزن و لماذا لم تفعل هذه؟ تفعلها طلبت طلب القسمة لم تفعل طلب القسمة و قلت المحام لديك شيء لا أعجبك بالحال و لكي قلبوا دخلوا لني الحفظ بأي وسيلة لماذا؟ أنت كالدفغير على حق وليداتك وحققك اه كان طلب حق وحق وليدي لا أستطيع أن أعطني صور لدرجة ما وانا لما جاني وحده هي المود يفضوا مابغاش يخلص الموضوع تقطعو صيفطو ام خواتاتو للبلاد وخلاني انا ني كان عايش انت الشرفه ما بغيتش حقي خرجت من عندي رجاني انا فاني داك الشيء اللي بغى <تخيل> دابا ملي حليت حقاتي لا القانون ولا وليت من داك التراب القانون بالقانون, بالقانون. حقي غير في الفيلا اما في ديال كوميرس والدار اخرى ديال السلطة ما زال ما يبقى في شح العوان ما ديال اللي اخذتي في حقك؟ ديال الولاد اعطاني خمسين, خمسين ومدار سوات, سوات سبعمية مليون اعطاني خمسين مليون في حقي انا اولادي واشهدش ادل خمسين مليون بواسطة المحكامة حكمت لكم؟ نعم اه ديرت شنو درت الفيلا في المزاد العلني ولا, ولا ولا ولا انا حيت ملي ما بغاوش يعطوني كانوا صافي غيدخلوا داكشي للمزاد العلني اه ملي قربت الدعوه تدخل المزاد العلني كيقلبوا على اي وسيله باش يدخلوني الحبس لا واش سمحيه شي واحد العذاب ما ننوصوش لي لا زبيده واش من بعد توافقتوا بانه يبيع لك ولا انت تبيعيه له <تصفيق> انا شنو درت بالطابله ديال قضيت نمره في الفيلا هو ماعجبوش الحال كي قلت له بغيتي تقسم تعطيني حقي انا بغيت بهاد الطريقه غنعلم بان هاد الفيلا باغا تتباع الورثه باغي نبيعها وديك الساعه تعطيني نصيب لي انا ولادي قال لي لا وثقتو هاد اسمح كتبتوه كتبتو لي بيان اه دابا سمعت حقي اخرى شريت طرطمايا اه انا ولادي دابا ملي بقاو ما بغيش يعطوني شنو داف زور حانوت بان داك الحانوت ديال مو باش ولادي الحانوت وعلاش ما درتش ولاش ما درت لك شي المحاميه ما طلبتش اي عده الموتى و داك الشيء الممتلكات كلها ماشي غير الفيلا دا... هي انا بصات ليا اه <تصفيق> دبا المشكل ملي <من> خرجنا الخضره الاولى خرجوا الثمن عرض ما قبلت ديك الخضره قال لي نعاودو خضره اخرى اه ملي عاودنا خضره المحل المحل واش كاينه شي حاجه اللي تقدر تشكي فيها ولا لا كاينه شي الحال او في الحال فاولاد خوها داك ينوض انت ديك السيده اللي معوله عليها باش تدافع عليك على ولادك رانا كنسمع خويا كيهضر مع امي من المحامية دياله باش ترقب دياله وانتي مني تتشكي ولا عندك مهم درّة تشك وما عندك, عندك سؤتيقة في المحامية دياله لاش بحث ديال البيع ودياله ديال الحوان انا كتب بغيت مشت... اخويا بغيت ان اخدوصي ديالي من عندك دياله بغيته خلطيني في, بغيت في, في المذكيرة دياله تشيلك نصوب لانا ما عنديش دابة يلا كنخدم كان ندير الميناج وكنصوب نتفمل مع الناس باش نوكل ولادي ونخلص الماء والضو ايوا لالا نورمالمون من ناحيه الواقعيه راه منحققتي تخلصي على ديالها في في في ماشي هي القضيه النهار الاول لو... اخويا مصطفى قلت لي انا ما عنديش باش نخلصك ملي تكملي الدعوه هذيك الساعه خدي خطي... نصيبك كاين حنا ما بيناش ما بيناش انا باغا نوقف مع دوك لله سبيله المشكله السيدا السيدنا خوها هو خد وقعوا فيها ليتا موضى بشي وده بو المشكلة اخويا مصطفى اللي بقى فيها مم عدد كيف دارو شدوا لي يا ولدي وقول له شيو لي المدرسة فيه قالوا لي ما عنداش بالحق وقالو ليس بسيطة هادشي اللي درتين اه حس انا منين شي شعب المطار قتلي انا يا بغت نكتب بنتي ولدي ونكون انا الوكيلي عندهم كما تيوصلوا سين الرشدية اه اك هذا الاسمه لما تدريش حلقك لانه تدري السين مرهاقة يقدر يبيعه فوق, فوق راسك وانتي عندك مشاكل ديجة معطاميك مش دي عشان سيني لابا المشكيل يعمروه يقولوا ليه لماذا ما تكسبش سبارت مرسمي تكنتان تلي راجل تبدو بتغيير تجواجه وتجيب راجل وتخرجه هذا الولد اللي عنده 17 لعب يا ولدي تصور اخويا كي الفعل قريته صافي ديري ما بقاش بغى يقرا وقبغى يقرا ما بقا يديري حتى حاجه تصور انا كنجي ليه على حقو وكن محقن كنحارب وانا معض بش ضربه را جاييني من جيت يودي ولدي غيضيعو ليا تقول لي فيه انا عندو جدام جدام اللي خاصة تكون حنينه فيهم خاصيت يدافع في على حقهم. اشنو دارتي هضره اخواني كيعرفو بلي اخويا اش دار مشى يدور الرواتب رو... رو... رو... فوق من فوق من المده اللي مات لي المحل ديال مو ومشينا دعينا داكشي مشينا للعد القاضيه وقفنا بحال هكا وهما كلهم عيطو عليهم قلتنا زعما هما حشومه عائله وفاميله وعلاش وانا كنشوف فيها وانا مريضه خويا جاتني الزوله غير بالفقصه هو بصح كيما وجهي ما فيه ما قلت لها شوفي لاله عينك السيده مات لي راجلها عندها 85 عام مات لي راجلها خلى لها كلشي كبير خليها لي برزق وخلي لك وشي مو انا قلت لها مليتي هزي الكلب باللافال بالزوبيد وخارجه قلت, وخارج قلت من على ولادي ما ياكلوا قالت لي راه عندي محاجر جوج خاصهم ياكلوا قلت لها كبير انا ما بغاتش شي حاجه انا باغا حقا دولادي وقلت لي هذا فالمشكل الو انا كنسمعك ازوبيده شتي دابا المشكل اخويا قلت ليها سير قول كاتفيده بان هذا دي المحل دياله تجيب لي غير ورقه ديال الضريبه بان كتخلص والله يربحها بيها قلت له القادية ايه عندها الحق عندك شي وثائق بانك يتدل بان محل... هذا المحل هذا دي... المحل ديالك عندك شي ورقة زمان كدل قلت له لا عندي شهود قلت له المخلص انك يعرف الشهود المخلص انك الوثائق يبوش عندك المحل وما تخلص ايضا قلت له ما تشيخي 22 عام هذي هما ما ديرينش عدد الموطة والولاة ديرين غير ايراثة ام نسان سيني انا اني بقى في الحال لماذا أدري؟ لا تتفكروا لا في عيدي إلا في عواش الرئيس لا نقول لك أخوين مصطافا يأتي أخويا من فرنسا ويقول لك يعيد هذه التامة جيران النار فيلم قادرين معي هم لك يحلوا عليهم ومدام أنه كين تجني على الحقوق ديالهم كيفاش بغيت أنت يكون هاد الحنان عليهم هاد ولكن أخويا اسمح لي لأنكم كانوا كمزياني كن... كن... كن... كن... كن... معهم وكن أقول لكم من الليلتي للليلتي ما عنديش باش, باش نعشيه انا هادشي اللي قلت لك كيفاش انتي بغيتي هادشي يكون مع انه كين نقدر نقوله واحد نوع من الترامي على الحق ديالهم على حد التعبير ديالكنت فيه ايه ولكن خليني انا بعيدة انا الممزيانة شوارتي هندكرة مولادهم انا كان بغيت نبيين لهم حقهم لانا كان شوف حقهم ضيع هادسي الضغط على م... اخوتاته تو كجي كتشكي كتقول لي يا سي مازال غولتيه ودارتي وقدرتي تدوي حنا قلت لك ما قدرناش ندويو حقنا ما ممكنش نتكلم باش نهضروا ما عندناش الحق باش نهضروا واش شي خيمه 23 عام ومباغيش يفرقوا داكشي باغين يخليني بحالها علاش ما مشيتيش انت عند قاضي المحاجر وت... يعني تحاولي مثلا تبيني هذا الحق ديال وليداتك مثلا في هذا لابارتومون اللي شريتي يعني كتبي لهم داكشي كتبي لهم النصيب ديالهم ويبقى تحت الحوزة القاضية للمحاجر حتى يمكن يكبروا تيب الغروش ديالهم حي دبا ما زالت بكملش كل شي اخوية باقي الحوانت دبا دموشكي ديال حواتي مغشي تفهم ايه دبا الحوانت غضي دخلو توم المرد هو, هو ارى نفس الاطماتيكي عشي عشي نفس العملية غصدر يعني طلاب القسمة يعني ديال هاداك شمي ممتع في الملمون علش ما اهدرت اخوية مصطافى علش اهدرت عارسي الدار باي حال دبا كتسانه كتسانه هم فهمتيني ودابا اللي بقى فيا الحال هو هذوك الحوانت حاليا مسدودين ولا ولا فيهم لا واحد سدوه وكايبيع ويشري فيه. تحت في ولا اخر كارينو فهمتي والدار الكريهه من الفوق لتحت شي 554 50000 درهم لا الدار فيه. الدار بالنسبه ليك انتيا بالنسبه ليك خديتي الحق ديالك فيها وحقو لا كاينه دار اخرى فدرب سلطان حدا الهوانت فالقيسارية من غير هادي دابا كتشوف كيفاش القضيه هي زعما سنتيني باش ما ديري لنا دي لا من المفروض يعني انت تدافعي على الحق ديال ولات تكون وكووو وكووو يكون عندك اتصال بالقاضي المحاجر باش يمكن يثبت هذا الشيء كانت ما يثبت من الحجوج بان رسوم ديال يمتلكوا هذه الممتلكات تقدمي الطلب ديال صيد المحاجر ويمكن يتفادش دابا المشكل عندنا فوق اكادير ما بين اكادير والصويرة الصيانة دي الحقوق ديال وليداتك طبعا اه ودابا المشكل طلبت منها دابا يع... وريني الرقادين الحاجر اللي داو في عين البلاد وتشوف لي شنو كاين جيت عندك الطياله من سيدي قلبي تيلي سمو قلب الراس كلمه من نعطيك الاوراق من نعطيك ما كنعرفش غادا غا هكا كي داير بحق الله ومشيت لكم تصويرا مشيت عند القديم الحاجة تاع التصويرا من من هنايا من الدرب دافا كوني تما كيماي وقال لي ما تنسيش نخرج معك خادير سيري عيني البلاد وداكشي نشوفيها لقيت البلاد كاريه وفعلا ما مشيت توصلت للبلاد ولقيتها كاريه البلاد ومنين شفت هذه السيده ضرفت معاها قال لي راه شكون اللي ها جدات الدراري اه جدات الدراري اللي كاريه البلاد منين سولت قال لي رانا قلت ليها عندما كنت أبيعها لي ثم قلت لي لا نستطيع أن نبيعها لدينا أخرين جداً لدينا أحناية آآ آآ ماذا سؤالك في بديلك المستمعين؟ أخي أنا لم أفهمني أن الناس لا انا كيف أنا لا أريد أن نصل إلى معامل مخزن أنا لا أريد أن نقطع الدم وأنتم أصلاً وصلين في هذه الاتجاه أنتما يعني في مجرد التحدث أنا قلت ليهم أولادي أريد أن نكبروا منكم لعب علينا ولكنهم يعطوني مصروفي دخلك صلاه ناكلو انا وولادي هو, هو بالنسبه لا غدي كولي معانا وجلسي معانا نهار الاول انا ما كتشجعك مع كل منى لا احد لا يمكن أن يجبر الوليدات ديالك انهم يعيشوا تحت واحد الجناح الناس الا كان تيبان لهم يعني على الشياء انت دابا كمقدمه يعني بالنسبه لك القاضي المحاجر يمكن يكون اتصال به ويمكن تعينوا البلاد ويمكن ديروا بزاف ديال الاجراءات باش يقدر وتكون ولكن بالاضافه هذا الشيء شوفي محاميه شكرا لك لازوبيدا يعني دا من الناحيه القانونيه طبعا حيت المساله كتطلب هذا الجانب هذا لانه انت قلتي لنا بان لازوبيدا من الدار البيضاء بانك ما بغيتيش تلجئي لها ولكن راه ما يمكنش استصدار دي الحق ديال وليداتك الا بهذا النوع من التقاضي اللي كان يمكن يقفل الحق ديال الوليدات ديالك ك عليهم ك ناس ما بلغوش شي سن الرشد والحق هذا الهالك من المتواصلين معنا طبعا بعد ما التحق بنا دبه هشام الحاجون صار فعبدالله بركة الى طبعا الحال السبيل دياله ايا من الضر البيضاء ام ايا ام ايا من الضر البيضاء مرحبا بك السلام عليكم السلام عليكم كده اللي بسعليك الله يبرك فيك راح تفيد لتخط شوية اسمحني انا ماشي مشكل لله مرحبا بك الله يجزك دخل عندي واحد ما تدخل مع سيدة سارة اياه هي رجله من السرج اياه كنت كان لي حرج من السرج كيف قالت هي غتكون تحت على راسها ماشي على على اللي طراو هي هي الدخول في باب هذه الافتراضات كون كان وقع عليها علاش ما عرفتش ما انما الوضع الان كيف ما سمعتوا ها هو انها صارت كلمات وها هو وها هي تكلم وها طبعا الجرش دي ديال الردود ديله ايه وعلى ديك الأخت اللي قطع لها رجلها يبتها برموك ايه فطي ما تأي منها كثير ايه بها بزاف وقات فينا بزاف وها شيء وحدا تربى بالها لبالها امم زي ما زي ما تأثرت فينا بزاف و... وزي ما كلنا بكنا, م... بكنا م... متأثرين بزاف مم. وإن شاء الله عندي واحد المشكل ولكن من ذلك إن شاء الله ونعود معيّة ب... مرحبا أم آيّ مرحبا بيك نحن نحن نحن نحن آية. آية. مرحبا بيك مرحبا بيك كنت معنا متضربدة أم آيّ وإحنا لقاءنا ما زالت يتواصل على أتيار أما فهم الإدعاء اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة www.facebook.com slash هذا هو المقاعد يلنا على صفحة الفيسبوك ناخد معي زينب من شيشة وزينب زينب الو خي هذا اللي... ما عرفتش هاد لي دعى خويا هادي اذاعه ام اف ام لي كطعيط لاله خويا مصطفى اهلا آه آه لاله مرحبا بك هادي اذاعه ديال ام اف معك مصطفى لاله اه مرحبا خويا كثير خويا لاله الله يبارك فيك انت في المنطقه ديال شيشاو في الموج 97.7 ياك اه خويا هادشي لي كاين اذا انت مع اذاعه ديال ام مرحبا بك خويا بنعمل لك واحد المشكله خويا بغاتني غير رد طافية لالا يعني سمحي ليا خويا زين بي زين انا في انتظار انك تهيئي راسك باش تحكي لنا اتسمعك خويا مرحبا قلت خويا مع واحد واحد المشكل مع واحد الوالد ما فهمتيش شنو داك الشيء ما فهمت والو انا ما فهمت حتى شي قلتي لي فهمتي ما فهمت حتى لا سمح ليا خويا بحب تهضر معايا داك الشيء ما نقدرش strengthua gininek, tot el va bé en pareig peixi CinqueÖ, tenia a mijunt més a學es, teniaix brothol que dans la capira Què és l'apart? Aí hi heme'ja? 14 o que háig L'apart deIVina Campa II H Either way 24 س... Ehh goal objetivo, many cioè, wow 24 Per وكذلك أبعاد أخي وكذلك التواصل معه أو لم أكنتش كذلك التواصل معه؟ أجل معي أخي وبدأت الحواج بقى على بغتي حاجة أعطيها عليها ويحاجة وكذلك معك عليها ونجد معك شيء علاقاتك يا أخي ألا بغتي أجل دارنا إياه أجل ما جيت أخي أجل دارنا أجل معك لأبتشي حاجة أهام أمتين؟ أهام أه. يوسف هذا والله العبره هو يعني كان بغى يدير معاك علاقه غير شرعيه انت ما بغيتيهاش اربع سنين بالنسبه له ولا اربع سنين ولا المده اللي كاينه بيناتكم راه كاينه مرونه بهذه العلاقه هذه الا كانت ف راه غتبقاو مع بعضياتكم ما كانتش هي هذه العلاقه اللي هو رغب فيها راه ما كاين وما كاين حتى شي حاجه اش كتسني انت يا زعما عا هو هو دابا في دغيري وانا كنبغي فهمتي كيفاش وكت مو ما بغاتش لي بغيت صافي راه هو واحد المره ما بغاش لي داكشي و قدا عويت نطاح فهمتي اش بغيتي تديري هو بغيت نطاح عرفتي علاش بغيتي نطاحي مالك سالات الدنيا هو قلت لك هو, هو, هادك الولي هو دا داك الوليد ديال غالينا فهمتي اها و دابا خطي دابا ياللي فيك داك المشكيل اش كانت المشكيل مالا اش عيطت الوليد تاع وداكشي فك هو نطاح عرفتي تصوري معايا هذا مشكيل نقدروا نقولوا صغير في الحياة دي الواحد الإنسان غادي ينتحر على وده كيفشت أن الإنسان تكون إليه مراه ويكون لك راجل ويصونك غداولة بدأت دايك وقعاموش مشكل صغير يبدأت يفكر في امتحار ويفكر في الضعف أخي هو ولا دبا سمتي اللي يجات يسوي الفيطر بضع ما هي تعليف تقولها ليه هو وعز انتي كتشوف في هذا الشيما غادي تلشي بلاسه أما عرفتها أخي يا دبا طيب طيب أزين مع النسا وسمع كنت معنا من تيمانه من شيشاوة واحنا على اثير ام اف ام اللي كتسمع ليكم 24 ساعه على 24 ساعه في لقاءنا التواصل الليل الساهر وفي الوقت نفسه المباشر اهلا وسهلا الو مرحبا معك نور الدين من السويره السويره نور الدين مرحبا بك مرحبا بك السي نور الدين طبعا نعم سي نورتين بنت خلف عليك المشكلة لسارة اي قولينا سي نورتين شنو عندك سارة بنات تساغلين لديك لديك سجيل الصوت اللي عندك <تصفيق> سي شكرا لك شكرا لك هادو اشي اللي ربما تتقول هي على احد التعبير دي اللي ادلت بهم اللي عند العدلة تنعتقد بالله هذا الامر مع المشي من احقيت نحنا دي اللي تحققه فيه واش كان شي صوت واش كان شي كده هذه من الأشياء اللي كتبه ان نحنا جانبية مشي مهم مفاد التواصل ديلا سلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام بالله يبرك فيك لو تعطيني عفاك صوتك عالي شوية والراديو ديلك يكون بعيد الله يخلك مرحبا لله الله يبارك فيك أبغيت أن تشارك فضل برنامج الزمير والليل مرحبا بك رغي الصوتك ما تسمعه شيء مزيان عافك رك عارف شوية لطخاك وطخاك إيه ما أنا أنا عم تقبلها ولكن أنا مسألة رامت جوزة لطخاك لأن صوتك ما كيوصني شغع بوضوح أحتدال بماشي مشكلة تنعتضر عليك للا تنعتضر بززر صوتك ما كيوصني شاي بشي بوضوح كي قلت لكم قبيلة هدو هدو كل لحسن التعبير ديالها من رسائل الصوتية تيبقى عددك شي من اختصاص عدل ال... ماش من اختصاصنا بالنسبة للقضية اللي صارة من الدار الويضاء يجيب ال... بناءً على الطلب ديالها ايه وتأييه بارتاجات هاد الصورة ديالها في الفيسبوك باش ايه تبينوا انتم من حقيقة كون انها السيدة فعلا عندها بعض الكدمات في الوجه اللي اللي تتبين على ان الوضع غير طبيعي بالنسبة لي طبعا مرحبا مرحبا سلام عليكم. السلام عليكم وعليكم السلام اسيدي كيف اخويا الله يبارك فيك الحمد لله سيدي بارك الله فيك معاك محمد من الناظور سي محمد من الناظور مرحبا بك اخويا بغيت ندخل في داك القضيه ديال ساره اها اخويا كيبان يعني بلا ما ترجع لذاك السيد انا انا وقعوا بيننا وصافي من المخزن يعني بأنه نظير عليه أنها ترجع ولا شيء حاجة ولا يشد طريقه وفتحني رأسه هاد الشيء اللي كيبر أخويا واحد القاضي أنه البارح لنا بش يعني شيء كلام يعني قلته هي أعطي يقتعب السيد قال لك أنه يعني خايف من نافقها وخايف مشي حواج وهي قلت لك أنك يعطيها المساخن بشتاكلهم يعني السيد خايف أنها تحمل وتولد ويصدق انه كي كاين واحد وزنتي ما بين الراي ديالو هي اللي تيقول فيه بان انا بالنسبه ليا درت دعوه الرجوع للبيت الزوجيه لحقيتاش انا بالنسبه ليا المستحقات ما نقدرش عليه و قلت ليه الى بغيتي نعدات تنازل لي عليه داكشي علي كله العميل تا هو انت بينا أن دي دي كل... ديالي ديالي ديالي انا هذا الشيء الهضره ديالها هو قال انا كاعتراما سخين انها طيح داك الشيء اه هذه وجهه النظر ديالك اه, آه وجهه نظر وهذيك الهضره ديال الناس يعني راه طاحت على راسها جت... على جنب هنا كتبقى هي كدبات راه على راسها بنادم من صديك الهضره ديال طاحت ما هذا هو هذا هو بزاف بزاف بحال ديك سميتها ملي افترى افترى عليه سي اولا حنا ما ما فداك الشيء ما غاديش ينفضح حنا بنادم ملي طحرجت غير هو دابا واش طاحت واش ما انا البارح هي الصارحه كانت كتعاود يعني تخيلت مع داك الشكل نموسيه مقابله مع الشرجم انها يتفارى وخس يعني واحد جيها فيها غموس وشي آخر فيها يعني مقلرة غايد فيها من أسهل حاجة ما نتفق شانا مع ذيك لها درالي قالت ظاهير الباح من أقادير قد كلكي يا غايد يرى غايتحرك فوق النموسية غايعواج هذه غايد أسهل حاجة يعني بنادم غايد ونشد يعني مخوخ الدم بيدي في جوجي قبرت فيها برجلو هي العلاقة للأسف تشنجات وعرفت هذه النتائج كلها اللي وصلنا لها من خلال البوح لا دياله ولا يعني من م. م. يعني يعني دياله يعني واشوفه خي مصطفى من البارح وانا يعني اذا كنت نوضع لها يعني كيف نقولك وابقيت كان فكر يعني وكان لقى يعني الهدراء اللي قال هو ومع الهدراء اللي قالت هي انك اعطيها المسخنة لك سيد يعني صراحة متعد لا احساس يعني احساس وصفين وانما م. م. ما ردش نحكم لك رأي لشكت عليك هي غادي تقول يا مظلومة لشك هو يقولك تقول هو مظلوم مهم مهم مهم واش كاين يعني هي داكشي ت... اللي بغات انها تمشي يعني كل اي شفتك اشنو نشكرك اخويا بزاف على التواصل ديالك شكرا بزاف احنا ما زال مع حضرتكم في دبل الجزء اللي والسالي لنا احنا راجعين لكم ان شاء الله باش نكملوا معكم دفعة جديدة من تواصلتنا معكم في الجزء الثاني من برنامج سمير الليل لو جئت حقيقي صحيح كنت وقفت في وشيح كنت ما سبتش قلبي جريح وسط كنت قلبك لست بريح تحكم ظلم إزاي في بريد وتسيب قلبي لوحد وغريد <تصفيق> لو بتحب حقيقي صحيح كنت وفتك وشي الريح وانت ما سبتش قلبي جريح واستنى لو كان قلبك لسه بريد تحكم ظلم إزاي في بريد وتسيب قلبي لوحد وغريد في الطيام لو بتشغل كنت أعرف تتخاف على حبك كنت ما تترددش ثواني إنك تسكن بين أحضار مش تدي أطروح كنساني بدون أعظار لو حبتني ما كنتش تقدر بتختع قلبي في حبك أكثر أكثر, أكثر ما تحملت غيابك واستنيت بدموع على بابك يا نصيبي اعيش عذابك لي ونهار كنت وقفت في وش الريح كنت ما سبقش قلبي جريح وسط النار لو كان قلبك لسه بريح أحكم ظلم الزال في بريح واتيب قلبي لوحد وغريح في الطيام روبة حقيقي صحيح كنت وقفت وش الريح كنت ما سبقش قلبي جريح وسط النار لو كان قلبك لسه بري تحكم ظلم إزاي تبري وتسيد قلبي الوحد في الطيار اتحملت معاك فقط قطي كان إخلاصي هو خاطئتي كان إحساسي إنك مش ليا صدمة حقيقة عليا كان إحساسي بغدرت بيا كل ما لو حبتني كنت اتضحي كنت ما تتسببش في جرحي كنت ما تقضينيش باطفي كنت رحمتني لحظة طافي كنت وقفت المعيب صفي وانا بنهار مير الليل من تواصلنا للإداعي المباشر واللي كان سهل له لحضرتكم بالاتصال التي تورد علينا عبر الرقم الهاتفية اللي هي 05-284-8965 أو 06-65 نعمة منفاس نعمة مرحبا على السلام عليكم مرحبا لله على السلام أنا وسهلا لبساديك خوي الله يبرك فيك نعمة كنشكرك بزيك أن نظرنا مزيد الله يبرك فيك نعمة مرحبا بك قلت نعود لك أخي واحد لمشكلة عندي مرحبا نقول لك م. أنا تعرفت على واحد السيد هذي تقريبا من ما تكمل شهور محر. تعرفت أنوية هو من وزع ما الصراحة السيد معهدي ملع مراسلها أتواعد نعنوية على الزواج دبا نقول لك دابا طلعت بريجيل دارنا ومن واحد شويه يعني ما عرفتش شنو ما عرفتش كيفاش بحال هذا شويه شويه لهذخه ماشي مشكله و فاش قالها الواليده ديالو يعني انا فاش تعرفت انا دوزي الواليده ديالو هضرت معها عادي انت كيفاش تعرفتي انت وياه احكي ليا قبل ما توصلوا لهاد المرحله ديال ان نكون دوي في هاد الخطوبه ويجي لاركوم وداكشي كيفاش عرفتوا بعضياتكم حاليا صارت تليفون امراه غلطت وصكتو يعني تلاقيتو تعرفت انا معاه عجبني عجبته هكا و فاش مع الواليده ديالو وكنت اخذت معه في التلفون ما مره عم يجوج عادي مرحبة بالفكرة مهم <تصفيق> ويعني دفصلش فاتحها ليها الوليدة يعني ركيت مشي تخطب اليها وكيفاش كيتاش ما اضغطش لماذا؟ <تصفيق> ما فهمش يعني هو هو ماشي انا من فاس هو ماشي من فاس هو من من ساونات مهم <تصفيق> هي اهمم لي هي ما يمكن باندفاسي يعني ما تبغيش سكن معايا ما تبغيش شويت معايا هو ماخد هو خدمتها بعيدة يعني وخاولد معادي ما نخدمش تنمى مهم لما هي بغت بالعروسة اللي جيت منها <تصفيق> <تصفيق> وهي بغت وهو ما هو يعني قال لي هاوخا الوليدة قد ناخدها من العربية يعني ما غنسكنها شمعي في العربية مهم <تصفيق> <تصفيق> يعني أنا نختار لي بغيت <تصفيق> وهي نفدت هذه الفكرة هذه و هي مبدئيا منين تا تشوف الفكره اللي عندها وارده كونه ان هذيك العروسه اللي غادي تجي غادي خصها تكون معاها على اعتبار ما عرفناش على اعتبار بزاف المعطيات اللي تكون في القريه و داكشي مبدئيا امكانيه التحقق انها تجي مع الخطوبه راه ما ممكنش وحتى الا جات كاع كيفاش غادي تكون العلاقه ديالها معاك لان من الاساس غادي تكون مبدئيا رفضك لانك بالنسبه ليها ديتي هو إذا أريد أن يتقدم دارنا يعني أنه أريد أن يأتي بوحده وإننا فتحت الوالدة قال يفار الموضوع هذا قلت لي إلا خصيجي ضروري مع شيء من العائلة وأنا قلت لي إذا لم أريد أن يأتي بشيء من العائلة قلت لي لا ما نقول هل تابعا حد ما من... نأتي منقولات سوا واحد نجيبو حديدي وهذا الامر ما غاديش من دون شك ان هذا الشيء بالعكس غادي يهضر الا داروا غادي يزيد يوتر المشكل اكثر من جيت عائلتك انتي لان عائلتك ما غاديش تقبل هذا الشيء خاصه دابا قلت لك وما خلاص باكي لا وصلت المساله طبعا غادي يكون عنده طبعا كحال رايي اللي يزيد يعز هذه المساله هذه على اعتبار واحد الشاب ما جاي باش يخطب ما معروفش منين لان التحرير درها الزواجة ديرها مش حاجة لعبة ولا حاجة سهلة تبقى امكاني تقابل يد الوالدين ديرك لهذا الشي والدك طبعا مني رايشوفوا هاد المسألة هادين ما فيها هويت الشاب بوحدو ما تعرفوا عليه تاشي حاجة على اعتبار العائلة انهم تهدروا على الخطوة وبارة عرفوها ونهضروا عليها في واحد العائلة تتعرف تتآلاف تتبين خاصة خاصة إلى نقدروا نقولوا أن الخطوبة تتعطي وجه لديك الصورة دي لديك العائلتين اللي غادي بدأوا تتلقى ولأنهم مشي, مشي تتزوجوا بوحلكم يعني هاد, هاد المسألة فيها فيها فيها مشكلة بنت بيرك باش ورتا لي قلت لي يعني انا العائله ديالي ما يمكن لهاش غتليك انت ضروري خاص يكون معكسي انت يحبك قال لك الا انا ما تيهمني حتى واحد انا وانت بغيتيني صافي عيلتك يعني راه مبدئيا من خاصنا نعرفوا بان الناس الزوج الزوج راه من منين كان عمله كانعملوه كتعاقد اجتماعي ها ما بين جوج الناس اي صحيح ولكن راه كيفرخ وصار قلتها ليه انا قلت ليه يعني راه ما كيختارش بنادم واحد كلها اه يعني انت انت فيها العائل دخل الوسط ديالو عائلته داخل الوسط ديالك, ديالك. اه و عاد اي شي من المفروض الا حيت دا دائما بان هذا العائق كتحسوش المسؤوليه ضروري يعني هبل الامامين كتقدروا نقولوا بالحق سوى صعيبه ولا انه يزيد يرسخ في مقدورته بان الوالده ديالو والاسره ديالو لا انه يمكن لي نعيش يمكن لي نعيش مع هاد سيده في ظل واحد الحياه اللي بغينا تكون مشتركه وبغيت المباركه ديالكم لهاد الشيء والوالدين ديالك حتى هما يمكن عليك باش تكون الظروف تاع الحريه في العلاقه ديال الزواج لان وانا فاش قلتها ليه لك انا يمكن لي نقدم اي اي مد... كنلاحظوا بانه كيفاش اشنا التنازلات اللي يقدم يعني اي حاجه قال والدين كدوي ديرها ولا هكا يعني باش يعني باش ما يعارضوش الزواج على حساب العائله وصافي ايه هما هما غير سولت ولي واش غادي يقبلوا بهذا الوضع وانا فاش فتحت ماما في الموضع قلت لي قلت لها ماما راه دوري ديالو عارضه هو عنده دوري يعني الوالد ديالو متوفي قلت لي كان الواليده ديالو راه غير تاتعب سربيها وما بغاتش تجي معاه كوني واضحه معهم كوني واضحه معهم يمكن حتى الا مثلا جاب الوالده ديالو او لا حتى العائله مثلا الى قدرت تفهم هذا المشكل تاع ان الوالده ديالو ربما باغى يقتعيش معها يمكن يكون يكون تفهمين نتوما هما هذا الوضع ديالو حتى الى احتوى الى شي مشكل اللي هو هو اصلا ما باغيش تعيش مع الواليده ديالو هو بعيد هو خدام في مدينه راه انا كنقول حتى في حالة في حاله ايلانتو ماما تالان خرقتو هذه الوالده ومشيتي قرار بوحدكم باش تمشي يخطبك راه غادي يبقى نفس المشكل وارد وبصوره اكبر في اعتقادها يكون بانه ولدها الواليده درعها ومشى دار داكشي اللي بغى كيفاش غادي تشكل علاقة دياله بينه وبين مو؟ ما بتنسيش راه اليوم وغدا هيدا من غيولي الإنسان ممم أزره تحد خاصة في غياب الأب والأم دياله ما قبلش هاد الوضعية لنا بنسبة للعروسة هي اللي خست تكون معاها كيفاش انت بغيتي تنجحي هاد العلاقه وكيفاش نتوما اصلا بغيتو تنجحوا هاد العلاقه وباديه بهذا بهدل... بهدل... هذا النوع من مشكل قولي لي علاش كانت متفاهمه الموضوع وكانت قابله وعلاش بالتالي فش وصلنا يعني وصلنا واحد النقطه مهمه هي باللي طلبت كلشي ما عرفتش علاش يمكن عاد عرفات المعطى كله عرفات بانك انت في بلاصه و... اللي بالنسبة لك ما تقدر الجيل تمها وتسكني معها وهي بالنسبة لها من بدائية اللي كانت شوفها هي اللي العروسة اللي كانت هي لفسها تكون تحت الظل دياله أولا يحاولوا ويفهم أكتر ويوضح المولي منه مثلا يمكن يكون عند الأم دياله غير تخوف من كون أنها مثلا أنا متنسيش علاقة ربما بينه بالأم دياله يمكن أن يكون عنده تخوف على أن ذلك الوالد هو ديال الأسرة ولا هو الإنسان الذي يحاول يساعد أمه يمكن أن يكون عنده هذا النوع من تخوف هذا شيء يقصد حلمه هذا بعيد يعني على هذا الجنب هذا بعيد شيء فيه يقصده ويكون عند الأم يعني بالمقدورة دياله هو كرجل سييمتلك هذا القوى مع من بعد الزواج دياله ولا حتى في الفترة ديال تقدموا لك أنت كخطيبة خصوة ضحج شي لأم دياله بأنه رغم بالمقدورة دياله على أنه تكون عنده علاقة متوازنة فيها احترام الأم دياله فيها اعتبار الأم دياله وتنظم بأن هذه المسألة اللي كانت غادي تسهل عليكم غادي تسهل لكم المسافة وتقدر تعيشهم زيان نعمة يا نعمة شكرا لك يا نعمة كنت معنا من فاسة سفر ٢٨٨٤٨٨٨٥٥ أو ٢٥٨٨٨٨٥ على أثير أما فهم الإدعاء اللي كتسمع لكم ٢٤ ساعة إلى ٢٤ ساعة بداية لقائتنا التواصل هي تتكون يعني في هذه الحلقة بعد نصير مرنامج الوسيقى التي يكون اجتماعي يعني من ١١٠ ليلا وقد نتواصلوا حتى الوقت اللي هو معهود فينا معكم غير بغيت نأكد حضرتكم إن شاء الله ابتداء من الأسبوع المقبل في الحلقة الأولى نيادة 2013 ها يكون ان شاء الله مع القدوم ديه 2013 ها دي يكون عندنا برنامج خاص اللي يكون بمناسبة رأس السنة اللي غد يكون فيه طبعا ووضع القضايا الشيماعية والتجارب الإنسانية جانبا احتضل الحلقة الثانية التي ستكون في الأسبوع ولكن سنحاول إن شاء الله تكون سنتنا سنة احتفائية بالسنة ديال الجديدة في 2013 في دل البرنامج في دقل الاستماع لحضرتكم وتجاربكم وبعض الاهتمامات ديلكم إن شاء الله المقبلة التي تشرف على هذه السنة التي فيها 2013 يعني سنة احتفائية معكم بالبرنامج وبالمتواصلة يكونوا معنا بزاف عبر الفيسبوك اللي هما عزاز وأصدقاء حميمين وأصدقاء أكبر لدينا يعني محبتهم يعني خالصة وإضافة تواصلتكم أنتم المستمعين والمستمعات تتضغطوا على الأزارات بالنسبة وكتطعونا الأصوات في للكم وكتوصلوها للمستمعين والمستمعات باهية من مراكش أهل السلام عليكم مرحبا وعليكم السلامة باهية كذلك الله يبك فيك بارك الله وفيك باهية اشترك الزفر على البناواز الله يبارك فيك على مرحبا بك أخي أريد أن نشارك على علاقة بالصارة مهم اوه محمد مهم يجب أن يخطب صارة ماذا عائلتها؟ لماذا أوليتها؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ هذه الشيطة ربطة ما علاقة لا أعرف ماذا يسكر وماذا يكين وماذا يتحشر وصفية الغازة أخطبها عليه لا تظن بي بهي نعم أخي إذا كنت سمعت الثلالتواصل دي لها اللوي أي إلا أنا سارة ما ستسمع احتر بخضر هاكوا باش نقول لك غادي نتطر باش نقول لك باللي, باللي هو ما يعني بالأساس كانت حكات النصارى على أساس انه هو تعرفت عليه بحكم النصارى ديالها خاصه الوالده ديالها وتقدم ليها و... وما فعلا ما كاينش ما كاينش يعني بالنسبه لهم كانوا كيعتقدوا بان نوره الحياه معهم غادي تكون ما كيفاش هما ترسموا لهاد القضيه هذه هو بالنسبه لهم الامر كي يعني انه وتقدموا... تقدموا تقدموا للخطبه على اساس يكون راسه لان كان تيقول لنا هو هو تيقول لنا راه كيقرا او لا يكون راسه يمكن هذا الشيء علاش قامت العلاقه ديال ولكن من بعد اللي حسب ما عرفنا ما المعطيط من بعد الخطوبة ومن بعد وجود هذه العلاقة ومن بعد ما تشنجت العلاقة لأنه كانوا يدعوه بدعوه أنه راه قام بفترضة البكرة دي البنت دي لهم سمعتها ذلك تم الزواج يا أخوي أنا اللي أنا ما في اللوم سمعتها في اللوم أنا حتى الثاني حتى سمعت لهذا وأنا هضر. ودحت لك ذا بعد اللي قالت لنا اللي قال لنا هو وقال إياك لنا عكس تقول لنا بأنه فعلا هو هو هو اللي في تط البكره ديالي ماشي شي حته اخرى ومنين سعرت الواليد ديالي بهذا الشيء كانوا غادي ياخذوا اجراء وتوصل التوافق لان قال لك انا بالنسبه هو تيقول بان بالنسبه ليا حاولنا عاوتاني نجدوا الحياه ديالنا لان العلاقه ممكن تمشي وهذا هكاك ومن واحد وحده وحده رجعوا الثاني باش من من من اي سريعه بيت اا اس اا حل هذا انا ما كنفهمش انا في الخنا بزاف واش يرح الى فعلا هو رمى هذا القف من المستوجميع امم وهوت فرصه تليا اه ضرب ورجع المفتي الى القتل هكا وعندها نفس الشيء اه يعني جستو جستو جستو على رفض كاين عندها هيك مم. مم. ماذا سيسد لو كان فعلاً ما غادش يحتق المغازي في الدقباط رهوات شي تيقول لا هي ديزا جا قاتلك بأنها مقبوض في الحد السارة 42 لو تحشي شيئك كان في الكوميسارية كان هي هاتش اللي قاتلك من البعض ما تجوجه ا غير كاع ثاني تقدروا تبدوا بشي امراء الروتين فعلى راسه هذا الشيء تيقول لك انا بالنسبه لي ما تنديش كاع المخدرات ما كنستهلكهم ما تنبيعهم لا هنا الزبائح ما غاديين معنا هذه كتقول هي وقالتي كاعود ثاني بالنسبه انهم خرجوا وحده ما قلنا تاع الفواكه الشوكوليه اه وهادشي كلو يديروا وما يطوم ما يطيقوش يعني اسعد حاجه هي محاوله قاتل يعني راه واحد قالت هي والاضهاد الجنين ديالها يعني هذه جريمه لا, لا تخليش يخرج من راه حتى هو اللي يقول يعني قال لو فعلا كانت الاثباتات معها فهادشي اللي كتقول كنت ممكن انا نكون معتقل ريت ما يتم التحقيق هذا الشيء كله أكي. انا ماشي كنجالي انا حنا كنهضروا على هدرتها هي انا في حقا بحثت فيهم ضربوني بجوج لذلك أنا أمامها رهباتهم كنت أخطأ عليها التلفون كنت أتكلم أننا لم يكن لغاية الحوار في العائلة لذلك أقول لك كنت أتحاول مع وضع حفظ النموذي أو يفق النموذي كنت أتحاولتهم فين أمام الحوار فين أمامها بالنسبة لك أنهم مطقفين في جوجة لذلك كنت أقول لك الحوار ويتحاول بضياتهم أنت أساسا تفرجعي الفكرة التي كنت أصدقها كيف حال هذا الذي كنت أقول لها أنه أيه هذا الشيء مرحبا لالباهيه علاش علاش ما يكونش لغه الحيوانات وانا بالاوله اللي بنت مسؤليه هي زعما اللي اللي قبلت انني نتزوج به علاش كاين شي بنادم واحد جاتني كنقول من 5 الصباح نكدي ثلاثه حتى ثلاثه كنقول فرح باش 11 11 الليل ذاك تخيل اه هذه القضيه نقول لك كيف العارفه ان لو هجوم واحد با سولو عليه علاش كتسنى ديك ل... ديك ليش كاينه ديك الخطا ولكن علاش كتكون امم العائله تسولوا لا امم الشيء دي زول انا عندي امم غير تعرفوا خصك تا شط يجيو كيسولوا العائله ما مكتصو... مكتف... مكت... الجمال وليد عريس العريس ما كيسولش على العائله فيناش ويدير في ممكن تكون فيها اجابه حتى لقضيه نعمه من فاس اللي غادي يجي هذا السيد دابا يجي بلا دارهم خاصه بالام ديالي هذه دي تخلط فيها دابا بغيت نهضر تسول هذا ما حدش وصى في خطا ضروري من العائله وربما ما ما تحطش راسه مع ايتا في داك الموقف الو <تصفيق> انا كنسمع لك بهيه ضروري من العائله تحضر ضروري نتعارف العائله راه العائله اللي تحضر غديته راه احسن ما يبغي الا كان كلشي على ميه بيضه راه كيدوز كلشي زوين اها <متلك> انا ما غنخليهم يجي انا بوحدي اش منجي ندير انا يطبخ يجي بوكيط يجي بخر دياله اها لا ضروري ختايله تحضر باش ما حضرات العائله تيكون حضر كلشي زوين اها وذيك <متلك> نكمل <متلك> <متلك> بخير <متلك> امين امين كنقول النعمه تضر مزيان وتحاول تفهمو وهو يجي يتنامو وهو يعرف مكثر ما غادي يعرفاش حتى خاثر تفهم ها هو عارف نستوضح ليها او امور قلت لك فين تقدر على غادي تثير ههه بشي بلا بلا مو كنقول ليه لا هاد القضيه تالخ باش تقدر تقدر تمطش شي خطا اللي متنت عليه دا يقول الا تازا <تصفيق> شكرا لك شكرا لك دائما بشكل توفل مباشر نصل أسمعكم بنا وتصل اهتمامكم بهذه الحصة لإنها المباشرة شكرا لأسمعكم شكرا أيضا لوفاء حضرتكم على أثير ما فهم الإدعاء التي تسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة زوج ديال الأرقام اللي هو 05 284 28, 05- 28-89-65 السيحمد من شي شاوة احكي رمضي السيحمد باخر لا يبرك فيك السيحمد مكراح لا بتعليك دول عسيدي بارك الله <تصفيق> <تصفيق> بارك الله البرناع لا يزبع تكمل بارك الله وفردي احمد مرحبا السيحمد مرحبا اقول لك واحد موشتين جيالي مرحبا السيحمد لا تنسمعلي انا دي واحد جرية تغربت عليها تقريبا واحد دول عسيدي سمتي ام او ما يقول لك السيحمد انا ادخل القلب يالي وما اقترش عليها ما اتشي حاجة فهمتي مم. و بقاط العلاقة دي هي هذه اذا ما احتفش كان بنتقرب لها ولا اشي حاجة فهمتي كان, كان حاول الشيطان ش... كان حاول نغلب نغل... نتغلب عليه فهمتي حانتي لو احانتي نبغي على المعقومة بيش بش... متفل عليها ما اتشي حاجة وفالاخر قلت على الوالدة ديالي وقلت على الدار نقش لهم الموضع صافي موين يقولوا يلا يصخر إليك وغيت بغيتك ما نزيده كلها خير وإحسان صافي موين ديت الوالدة تعرفنا عليه وكذا تعرفونا مزيان دلنا واحد تلت ياما نرد عليكم الخبار اهه <تصفيق> يبين المبا يسول علي ياه وتنزيد اهه ساعة واليودك شير صافي دست واحد اربع يوم ويتفو بينا في كيلة ومزل من الله صافي دابا <تصفيق> <تصفيق> واحد الحكايه دارو قالك كاينه شي بنته كتصوم وجيلان وواحد البولير اه ملي خصنا نجيبو كنقولو خا خا كريم جات غير لوك عارفه كاينه شي عندي المشكل ما فهمتش واش بقا ينحل فهمتي شنو قصدت فهمت قلت هي تقدريه لما تقدش لا شي حاجة ولا تحسرني انا كان غير علي... عليها ولا شيء حاجة ولا بنخسر لها السعدية ولا شيء حاجة قلت هي غادية تنشي وتنشي نهار الأربعة وبراسة فلان فلانية وقلت هي غادية تصيبها قاسة نعام كذرية وياه امم اه اه اه اه اه تخسري تخسر بينا تنوص عفل تنتي امم او لدي شيء وش كاربت كنت ابقى البنت البنت اللي كان عملت ليها صاحبتها مع دابا كانت تلقى بهم الاحترام ديالي على وديه لايناس وسمه كنتغل بيه فاش يلو بيته يابس كتبي تلخويه اه كتكون معها هي كتقول السلام بخير لا احترام صافي ديالي ما عادش هذا اه وقالت لي ملي عجبتيني وبقيتي فيا وبدتي ليا ود الناس وهكا وذيك هاديك هاديك هذوك اللي معني هذه انا مصلح ليك لان انا اصلا هي ديجا كتهضر مع هذا قبل ما تضر معاتك قبل ما هضر معاك مع هذا الشخص هذا اه هو صافي وملي مشيت ليها واش الهضر كتقولي فريمون ولا كتكذبي عليا قالت لي لا بصراحه صافي وليت مشيت اه طاطي البلاصه ونعتو سميتو مشيت لقيتها جالسه نعف طوموبيله صافي ما عادش الديسينس صافي ما عرف ما نقول لك رجعتي في حالتك بلا ما تسولي علاش ولا بلا ما تعاود تلاقاها هي لا باكو دابا ملي كتشوف بعينك شنو كاين دابا سي كلشي خاصو يحرسو براسو ملي كتشوفها انت كتبغيها علاش تفسر على لانه ممكن انا كنقول غير من باب الامكان ممكن ان ان هاد السيده ربما يمكنها صادق تحميمه بزاف على ربما ديك التجربه اللي كانت عاشتها مع داك السيد تمشي تخبره ربما بانها حياه اخرى حيت كاين بزاف البنات مثلا تيقدروا يكونوا مثلا عندهم شي تجربه عاطفيه اخرى او شي تجربه يمكن ما, ما ما تيشوفوهاش ملا ماهم و تقول و تتمشي تتقول للخطيب ديالها باللي اللي كنت تعرفو باللي ان هي حياتكم حياتي وربما يمكن مشات يمكن وصلت ليه هذه الفكره هذه بحكمنا صادق تحاول انت علاش يعني انت ما خسر ما خسرتا شي حاجه حاليا يعني ما مازال ما خطبتي مازال ما ديتي على الاقل جلس مع هذه السيده جلس معها وتقول وفس... لها تفسر لي شنو شنو شتي لا ولكن ملي ملي صبط انا مع داك الشخص صفيحة لا تكسيرا لا تكسيرا لا تكسيرا لكن تعرفها بأن.. و هذا لا لديك مشكلة على هذا الحساب دل طالما أنك انتخذت القرار لك بأنك سيكون في هذه العلاقة تعتقد من بدائيا بأنه لا لديك مشكلة لا لدي مشكلة لديك مشكلة لديك مشكلة لما صارحة أحد يصبح مصطفى لا تقدر من ساعة وخايا يدر معي ذك شيء راه معايا المشكل خايب فهمتي علاش ما, ما تفكرتش تسمعها وتشرح لك شنو كاين تفسر لك يحس لانه تفهم واحد القضيه هي كان وجود كانوا جوج د الناس تيبغاوها كتحابوا واه بالضروره راه تيكون احساس متبادل تمام. والإنسان ملي تيحن اه و تيكون عنده واحد النوع من العاطفه داخل قلبه راه قلبه كيحس اها اذا قلبه يمكن يدلك قلبك يمكن يكون دليل ديال قلس معها وطلبناها تشرح لك وشرح لها بينها تشي تغسسوه يحتاج الـ اي اي اي اي ات كان من هذا الكلام ديالك رجلت فريمو ولكن خفتنا دبعنا العكب غامل وقلتنا خفتناير نعود رضا عن دولة شهادة لا ترجح شو انت ضعيفة لا ترجح شو انت متجبر عليها رجح بك لكي تفهم ما يوقعه من وراء هذا الشيء لماذا هو كيني؟ أنا قلت لك ركين بعض البزاف دي اللي بنات اللي يحكوا لنا في البرنامج بأنه عاشوا شي جريبة جديدة شي, حد شي شاب بغي يخطبهم ويمكن كانت عندها شي جريبة قديمة مش هتبارس تصفيها كان بزاف دي اللي بنات تقول لك دينا بالنسبة لي باش ما نوقعش بيني وبين واحد شاب أي مشكلة كنمشي عند هذاك الطرف الاخر و تنخبرو بلي انا علاقتي ولا جديده و سمحلي الله يعاوننا و عليها شي علاقه في هذا الشيء حيت كاين بعض الشباب اللي كيبقاو مطاردين بزاف ديال الشابات تيقول لها الله و مشيتي ولا كذا تنير لك و تنفع لك و تنكذا و كذا هذه صاحبتها يعني بمعنى انها تكون قالك ليها شي حاجه على هذا الشيء جلس نتا و تفهم معاها وشوف فين كاين المشكل وعاد ديك الساعه تاخد ديالك إذا كنت نعاتك ما كنت نعاتك القرار اللي يناسبك نعم ما عطل دي السنسة فأنا حرطه أحق الله على السنسة فأبالله نعم وهذا البرد ما زينا كنت, كنت سنطليمود الله وكام خطرة كان بيربط الاتصال بكم وكامنا كنت شديكيش شد دي أشخد ما يخطرة ما يجوج والله شودي نقول لك لأن حت, حت القضية سكت ساعة وثانية تشوفها من زاوية أخرى ما تباشت أطرع إليك لأنه إذا كنت فعلا تكتبية السيدة وكتحبها هذيك حاجه باش عند صاحبتها مثلا تجي تقول لك لا وحيت انت كتعجبني خصني نقول لك راه كاين بزاف ماشي ماشي ماشي, ماشي ما ما انا حيت كنعجبها زعما كاععجب ولا شي حاجه زعما انا كنبقيت مع الاحترام كنحترم معاها وفهمت وكنحترمني ما كنحش العين فهمتي كيفاش باش فعلا الاحترام موارد ما غاديش يمكن تحكي ليك هذه القضيه هذه كيمكن تنبه صاحبتها لان السلوك اللي دارت لا نب هذني انا وهي قالت لي ونبهتها هي قالت لي نبهتها مرار وتكرارا قالت لي ولكن دابا ملي قضيه جاتها وصلات للخطوبه وبالشكل كلاسيكي جلس مع البنت اللي انت تاتبغي جلس مع البنت اللي تاتبغي اولا خذ خذ القرار اللي يناسبك ربي يخليك الله أتخل. فيك شكرا لك شكرا لك انا كنت كنستفد وكان كنتركم على هذا مازلنا مع حضرتكم ومازلتم معنا على أثير أما فام الإدعاء اللي كتسمع لكم 24 ساعة إلى 24 ساعة في لقائنا التواصل للإدعاء الأثير الساهر وفي الوقت نفسه المباشر من برنامج سامير الهلف في لقائنا في حتى قد يجب الواحدة ونصف يدوم زمنيا حلقة الجمعة معنى ذلك ان نحن الحلقة هذه الحلقة التي هي الحلقة الأخيرة في الأسبوع وهي الحلقة الأخيرة أيضاً ضمن سنة 2012 سعيد الكثير من المستمعين دينا والمستمعات التي تكونوا معنا على الصفحة دي للفيسبوك نظراً لكوني أن هذه الصفحة أصرت نشيطة باهتمامنا لعديد من الكتاب التي تلمسوا فيها من, من الأراء والأفكار هل نأخذ معي من سيدي سليل مان س... سعيدة سيهام سمحيلي سيهام <تصفيق> سيهام <تصفيق> بتيهال أه بتيهال <تصفيق> حي <حترا> أختي... ترى <تصفيق> ديالك باش نقدر آآ سيهام نتكلم معك سيشا بالحجن ببتل هذه القضية سي... باش معا ما قدرناش نعرفه ما عرفناك لا بتيهال ولا سيهام حي تعليش السوت ما تيوصلني شي بوضوح فحاولي تجدد بينا السيلة ديالك والتصال ديالك وباش نقرطوكم كيفية مطلوبة ومنتعبوش معك في القضية الراديو نقصي الراديو ديري الحيدي دي لو طغلو ديالك زولي شو منتعبوش أي معاك ونستمرو حتى الوقت اللي بنتنا حتى الوحدة ونص بعد منتصف الليل كنكون معكم في هذه الحلقة التي نتطلع فيها ليلة الجمعة حتى الساعة هذه الأولى من صبيحة السبت 29 دجنبر 2012 في هذا اللقاء المتاح لحضرتكم من خلال التواصل دينا للساهر والمباشر هذه الحلقة هي حلقة الرابع عشر أيضا من سفر الخير 1434 في لقاءنا بتيهال بتيهال أخوين صافة مرحبا انا اخوي دبا مزيان ماشي مزيان بيني وبينك حاولي تقربي الميكرو ديال التليفون ديالك انت تقربي ديال ما يعني ما خلت من الناس الموسكيل ما عايز ما نحاول ما ماشي مشكل دبا حاليا شي شوية نسبيا نقدر نقبتك واخ اخوان يالله ابتعال عرفت عندي واحد الموسكيل وابعت معه وطول مهم ويالله نعم اول مرة ونهضر معك مع مفلو عسوية مرحبا بك ابتعال هاك خليك اخويا توك فوكرا جيم سيدي سليمان يا كبتهال اه سيدي سليمان حيدي الكيت ديالك ابتهال لا عنديش ما لا واو اا كتسمعني اخويا دابا مزيان الا حدي ما مزيان انا اخويا عندي مونزيدك 91 هي ده. هي ممكن ت... ممكن اه مهم كنت اه مهم تختبت اه تزوج ميات اه دبا دبا تقريبا شي 22 22 اه مم تختبت مهم اه اه كنت دكسا عم عندي للا كارت لا تيسي حاجه مم مهم اه انا ما وافقت على تزوج ميات مم علاش ما عشي انتش الرجل اللي شبت ومع وما ارتحت لي في مرة وكنت يعني بقى شوية صغيرة وما ارتحت لي مع ابنيش بها تخطبتها ليش هل ما عنديش لايكارت بكسا يعني قريبا دي اللايكارت ما زال ما عنديش لايكارت والمهم صافي بقيت مخطوبة جاءت فيه الولي دوال وغاديت يعني هده الرجل هده ضروري يعني تزوجي بيس موجب فتنغول ديالنا لا لا مجلسة مجلسة ما هذا صوت لا كارتيوني على بالكم المهم شفت فتنغول بسم الله الرحمن الرحيم صافي خديت غير مع دارهم خلاني مع امو هو قلت معايا اربع من مورا الزواج صافي ومشى كانوا معاه هو كره جوشي... اه يتهبطوا لبره جوشي لا 18 العام ولا قبل من في اه تخطبت على قال يعني صافي درت صافي ودرنا العقد اه المهم صافي المهم قلت معمو هذا مهم فأنا أقول لك أمي واحدة عامو الله أخويا ما أكبرت عليك ما, ما عرفت عني كيف يسافعني وما أختار قبل من التاري يعني ما أكبرت معامل كيف يسافعني يعني كيف يسافعني ومعز بتاعي واني اختاري قبل من ويلة <تضح> مهم من, من صباح الخير كان لا قد يسافعني ما أفهم شيء مهم هو يعني باغيني وهذا ولكن انا ما قدرت بما اصلا يعني فضميه نهائيه اه جيت نطار نوهذا جيت بحالي طفي جيت حوالي جيودك شيو جيت نطار طفيهو ما اجوا عندي ذلك الخسرات نشوف حالهم عوضوك تتولو فيه قلت هو شهور عجزة اه طفيهم اللي جاء اه قال مهم اه ما جيش عبنا قاعد بطار نهائيه كي يعيط ليا كيقول لي غير صافي ازل الدار واني وهذا ودا ولكن موصول في دارنا كاع صافي انا قلت ليه شوف ولدينا ودابا خصنا نتفاهموا على الطلاق انا راه ما يمكنش ليا نرجع نتفاهموا على الطلاق غير نمشيو مطرح ديال المحكمه دير اللي عجبك انا ما غاديش صافي المهم ف ما ما بغاش هو يطلق انا درت محامي مهم صدت هذا وهذا صدت ومشي في حاله وخذ عمل هذه الجيران وهذا يعني مزيان سمعت فهدران مزيان ولكن مهم ما هذا كثير ما قدرت انا اصلا نعيش منها حتى ما ما تقبلتو شيئا مهم صدت بقيت قلت من الاخر وتعقيت وليت ما كان طيح وش حال يعني مرضت ما ما مرضيت يعني داع هذا مطيمك ولكن هذا قدر ما معندي مندي المهم صافي بقيت هاكا واحد منهر قلت لي الوليدة عيطت له واحد خالسي قلت له هارا واحد خيمة كي يبديل فاليان وهذا اللي بغيت يتفاكد في فيها لمهضر لتلعاه وزيره والد معقول ومهم قلت لها انا واخر صافي ماشي مش مش موشي اسم مارياج بلون ولا شنو اه مارياج بلون صافي المهم عيطنا هذا السيد جاء عندنا هكا تلاقينا معاك بير أخوي لابس بلنا لابس مونت فعلمنا قال لها قال لها فقط اني اخرج المليون ايه yeah. انا بغيشين نبديها و انا احنا ولاد البلاد وزعما متخاتيش انسي حالا uh -huh. اه مهم ما علينا بكله الوالي بالله وليدي بزاف وانا ما عنديش وعادي وغير مطاحت لنا هاد الفكر المهم غير بغينا نغامر وصاصر انا وخاتت يعني hmm. المهم علينا تفهمنا على 6 مليون الوراق. المهم تفهمنا على 6 مشا قال لي لا غتستيرو جمع الوراق قال لي يا ابن كلاس عفكرة السماء قديش ومن هنا ومن هنا ده بغد يزيدوني سبعة لتوكلوا على الله قال لي يا أخوينسي أصلاً شانتي معانا على ستة يعني يمكنت لي أن يزيدوك سمعتات يعني شانتي على كل مرشدة أخذك تبقى سنتك كلمتك المهم هو يقول لي يا أختي والله إلا غير شهادة تكون أختي نسا و بعض مليون ومهم قال مهم قال لي يا أخوينسي في سمشي صافي ما كاينش غادي ما بيتخويا غادي نمشي غير وراقيه قال لي المهم انا غادي نجي عندك دابا ونتفاهموا صافي مقيش بغات شي المهم جا انا المهم على برا خلي عليه داك برا وهذا الا كنتي باغا بصح انا اصلا كنقلب على شي بنت متزوجه يعني حين دعيه ذاك الفلوس و ذاك شي صافي متزوجه يعني انك ابنية حسنة مم وقلت لي شوفه انا غير ما تسلاش عليها لكني يعني بالصحبة غيرتزوج يعني متزوجه و ماكينش انك انت عندك مية يعني مزنعمة مم قال لي يا صافي مش مشكل ده انا يبقى لي عشر ايام غاديمشي حالي بقى لي ينهار يا بيولار يومين غاديمشي لبرة يعني ما عنديش الوقت غاديمشي شهرينة طوّلت غدي ينقل شهر ونصف ونزيدك سبعا نجيب الواليدة ديالي ما هو الواليدة دياله متوفي معاودي يعني يتودك الشي شمونين قل لي انا كنتي غتوفي غدي نعطي شهر ونصف قلت لي اشنا هم هاد انا شورت ديالي لعما متل فيه سيحويه هكا خيبينو لهذا وغدي نسكن لكم الواليدة في الاول بما يعني ما تبيريني شدي انتمنى الوال وهذا المو عشمتي ويقول في لي مع الواليدة وهذه وانا يا الراس والعينة ما تنقصك تشيح هذا وكثير صافي ميشين في انتظر أنا مكذب في انتظر هناك الناس درين يتنعوا يبنه احسنيني ومختار مني وكل احسن تشيح المهم فمشاب على اتصال فمشا شاكين شاكين شاكين طالياً ما احطاني لين مران تشيحة يعني جداً وراق ديال الورقة اللي فيها تلاقة دي ديكا يعني اه الورقة مكثير هي الدالية. الدالية شهر ولا شهر ولا فمتزي. فمتزي. كنت ديك من نهار اللي و الثانيه طاور و من شهر 7 مازال ما جاتش سهر ولا سهروني قبل شي ربع شهور كنت صافي مهم جات لحد الان كنعيط لخالتي وهاديك كنقول لها عافاك سولي ليا وهاديك كتقول لخالتي كتقول لها مازال مازال دبي دبي معروف شحال هادي دابا ربع شهور همم إنه ما عرفت ما يعني السينة هو ما ما تقيت يعني ما تقيت حرف ما نديره عنده لا هو هو قال و... شوف قال الله لا كلكم تدعونا في هذا الموقف دي زمام حل إحنا ما نجمين وش ولا ما تسني ما مسأل ولا ما تسني ما قرار فرضيك يا لك أنت موان غير بالنسبة لك ممكن نشحنا نراهنو علاها تسي غير أنا السؤال اللي كانت رحوتي باللي أساسي في هذه القضية هدي كيفاش هاد السيد في اللول كانت رحن على مارياج بلون باش يديك للطاليان بواحد القيمة مالية فيها سبعين درهم تعطيه فرصة أنه يدخل لحياتك بأنه بغي يتعامل معك بطريقة جديدة اللي هي دي الجوار زيادة على الحاجة اللولة أو الحاجة الثانية يا كنت أصلاً تطلقت على أساس أنه سيتخدام في السلك العسكاري الرجل الأول وتطلقت على أساس البعد بينك بي وبينو وعلى أساس موما ما بقاش كترخك لمدة أسبوع علش غادي تفضلت عودة تجربة ديالك عودة من جديد تبقى يفضرهم لا يعني وقاليا ما نخليك شديد وهذا, وهذا كل الأول أنا ما كنت سبغي في عميه وما تفهمت أنا إياه تفهمتني ما تفهمني إياه إياه تفهمتني <تصفيق> طيب ابتعالها هي الصورة دي الكوات غادي تسمحي ليها بزاف لحقيتهش ما كينش بيني وبينك شي تواصل سهلس وسهل لأنه متعب كنظن أنا كنت تكلم على ستتكلم عن شي موقع إلكتروني ما يمكن كي بالي كي سعب شوياً أن نكونوا متواصلين معك بكيفية أوضح ولكن اللي أساسي روضي حتولك يعني الحاجة اللولى هاتسيد كنت يرعن وكنت انت تطرهني على المارياج بلون بالقيمة دي 70 ألف درامو لا 60 ألف درامو وقالك زيديني شوية أحقا إذا ما عاجبك شقاع عقل ووضع انت أنا بنسبة لي عاجبتيني وكذا أجين جوجو يعني في مجرد لحظة عاو التانية تقلبها المسألة زيدة عن الوضع ديلك اللولاني اللي قلتين نديل أنك انت يرفضتي أصلا هذه العلاقة الزوجية اللي دمت مدة دي الأسبوع في درمو بالراجل للول لم تتقبلتها لأنها سيدة دعيش بأيدي لك تانيا أنت ما كنتش متقبلها في الصغر دير ما يعني هذا أولا تنتسنوا في الأعراء ديركم شنو ممكن تقولوا لهذه الأخت وشنو ممكن باش, باش تقدروا تتكلموا معها حنا دائما في اللقاءنا التواصل الساهر المباشر ساميروا الليل حتى الواحدة والنص بعد منتصف الليل <تصفيق> يزوني اما Eu calveneu e ama o te telo xa Te telo a Super calve un fraber o ترسنتهم وانا افاركنا السلوح دي وتكبر قلبي ونتصبر <تصفيق> ما قدرت ننسى وانا فعار كيمه سمير الليل فات من كلمات فتح الله المغاري والألحان دياله واستمعنا لها فاد الأونية دياله يمّا يا يمّا واحدة من نقدر نقوله البدايات اللي اللي عرفت الجمهور المغربي اللي عرفت ومن خلالها تنوجه تحيل جميع الأمهات السيدات الفضليات الأمهات ديالنا ف تنوجهلوا تنوجهلهم تحيه الاكبار عميقه جدا ناخذ معايا منتماره جمال اييه مرحبا بك سي جمال وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله سي جمال كلشي بخير امورك يا الله يبارك فيك الحقيقه تحيه كبيره لهذا البرنامج الله يبارك فيك سي جمال واش هو الحيل قبل ما انت الناس الجمهور الخفاء اللي صراحه ما كيعطيونا نقاطها غنائية نقاطها ديولة ومياك رحك الله علي العظيم المرادة لهم أول وحدهم كتاب الرأي ديولة هذا علش عندنا هذه القضية الإخراج الإداعي تنأكدوا عليها بزاف لأنه لما يخرج الإنسان يقوم بعملة الإنجاز والإخراج الإداعي معنا ذلك أنه يكون متوافق مع سيناريو القضايا التي تتحكي على البرنامج يا صراحة الله، كن شكرون بزافة للتوقلي عقام الله الله عزيز أنك تلقى واحد البرنابز ان تتكامل بحالة كل هذا يشمل حاجلي معنا وراء الإرسال المباشر دبه حاليا ان شاء الله تلوح المس نحية جهية خاصة شاهده أهنا وسألن آه والدخول دي الأخوة دخول مستقصة عندي واحد دخول مهمة، مسيفة عامة أي أجمع جاعة القضايا أنا واحدين سلكش كنت نسمى لكم واحد من التطوي لأيلي أي وديه مخاطة أجمع شديكم أهه أهلش مسم في سوق عارفين مرحبا جمال مرحبا بك اخي مرحبا <تصفيق> الله يبارك فيك انا عندي اسئله المهم خويا خويا استاذ فضفض في صعا عندنا هذه القضيه كامل اللي كتضرف البرنامج المهم عنده واحد الشقق عاطي فيه بزاف امم امم المهم اغلبيه ديال الناس كاين عندهم شقق هذا غادي نعمم وغادي نقول على ان الناس الوقت هذا افكار ديالهم الطموح ديالهم لاكس ديال داكشي اللي نشره ممم اليوم عم <مم> ما عمرو ما غيتشاف علاش الناس هادو ديما كاين شي واحد المسات اللي هي المشاكل اها <مم> وفاش تيجي الناس كيشوفو باغين عيط جوج جوج <مم> و جوج كينزوا <دربوا> طافوهم <هالدواج بزوجو. مم> <مم> <تعرفوا> على الواقع <والواقع> <مم> يعني ان الاجوج <مم> يعني هاد المشاكل كامل خاصه الواقع اللي ربما تيبنيوه في الخيال ديالهم مشي هو المعطى الواقعي الواقع اللي, اللي كيكون قدامهم راه حتى الشباب راه بعض الاحيان تيقول ودينا فعلا خصني ندوج اه ولكن في ضل اش من ظروف ولينا اخويا نصبروا نضرو معك بزاف شي انا شاب ديالو التجربه تاع انا مازال ما دوش باقي عذبوه هادي ولينا انا كنقول حنا دابا الشباب اللي شي دار تعارض تاع طوموبيل باش طلبت طوموبيل للمراه أعطيه الحيث كاملة مغدوه نفضل الترفية ديها دلزل والواقع اليك عيش الشابين ندروفوا واقع فيها وافتخارات وشيشوهزين وكذلك الحن دائما واقعيين أخي ايه هذا ما نعيش الواقع نكون ذا ما واقع اليك إلا تتلحدني بزر على هذه القضية لأنه يمكننا أن تقول اللي بنات الشباب كلهم لأن هنالشابكين بعض الشباب اللي يمكن بحكم الدافئ العاطفي اللي يجدبوا لهذه الشابة تقول لك يسترخص الأمور تقول لك سهلات يقول لك لا رأى ماشي مشكل غير ماشي ونعقده بعد ذلك ساعات ممكن تكون شي حاجة نحن رأينا مثلا في المعطاعد ونقاطعك ولكن باش نزيد شوية نعم قنوية كدائرة لا <تصفيق> نقاش فيها شي خيجمال تنشوفه مثلا بزاف دي الشباب دابا حاليا شحن واحد ماشي غير خاطب وصل العقد قاعد للزواج ولكن هو ما كيعيش معه هو ما كيعيش معه الى امتى اما في افق يديروا العرس اما في افق يبنيوا الدار وتتزيد السنوات وربما يمكن تيصطدموا بالامر الواقع وتزيد التشنج بيناتهم وتتولي بزاف حالات الطلاق بدون بناء وصراحه مشكل الطلاق راه داول اساس ديالو داول حنا كاين حكيم راه كتلقى الحاله العاديه من جوج هادو اصلا مطلقين قاع مازال ما تزوجوا قاع مازال ما تجمعوا فدار وحده ولا دابا المشكل ديال الطلاق ولا مشكل الشهائد الانسان كيقدر يكون خدام راه كيتزوج واحد النهار كيريح من وهذه و هذه خصائف و هذه المشاكلات يصبح مضعا هناك من الثالث أن الصبر اللي الذي تحرر هذه الموقعات و المشكلة ليس أتوقع شئا مم بغي أن كل شيء يوجد و رمي أن يمكن أن يكون لله وحده مم و الأشعر مع المره سيكون كامل بحكث أن التعاون بالغيطة من الصبر شوية هذه هذه تكترس كل واحد العائق وكيتفق بعض ماذا ماذا تحديد للألم المدنس اللي كيبغي هو إما وجدا ما هو وجداش وهي كتنقل وحا... اللي بغاها قعرة كيخلها قع وهذا هو المشكل اللي بغا حين فيه القريبة مخسرينها كاملة وكيس منحو فيها كاملة والله يا رب تبين هذا الشيء وهذا الشيء اللي كان جمال وبنت نعود لك واحد مهم حتى اللي أبقل لك المشاكل والدي ونعود لك واحد تعريفة بس ندحكو وقعت لي هذا البرد مريح مريح يليهم سبارة مهي مهي ملك عاف وحد أخي سكنتكتها مريح يليهم سقطرة ووادي ووادي وتكتكت ما عليهم مهي مهي مهي مهي ويديهم سكيلانة مهي قلت لنا صوت ديال الراديو السيده استبقى لي قلت لها شنو قلت لي والو واش خرج هذيك اللي ما تزلك كنقول له وين درم مرحبا مرحبا بالسيده الوالده ايضا الله يحفظك اخو مرحبا السيده الواليده وداك الشيء باش عملنا لهاد الاغنيه ديال يما يما لانه وحده من اشمل في اهداء لبزاف الامهات sincerament que no hi ha cap problema, però és que no sé si és que no m'ha donat وخاشكروك بزاف اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا الله يورى على الكبير الله يداك سي بصنعه تعك واحد التحيه ديال الناس ديال المسيره الله يودي هذ ديك المنطقه وحكة. انا بها خاصه في الفقره ديال الدراسه ديالي في الرباط المسيره جوج والمسيره واحد ونهضر واخويا الصفوره من هازك راه من برنامج مرحبا مرحبا أخي جمال مرحبا. <تصفيق> مرحبا. <تصفيق> مرحبا مرحبا مرحبا أخي جمال مرحبا الله يبرك فيك شكرا لك دامت لك الأفرح والمصرات إن شاء الله شكرا لك احنا دائما تلقى وحضرتكم على لأ... الأتير دي الإدعاءات أما فهم الإدعاء اللي كتسمع لكم 24 ساعة إلى 24 ساعة اختارت هذه المحطة الإدعاءية أن تكون في صلب اهتمامتكم سواء منها ذات الشق الفكري التقافي السياسي الاجتماعي الطرفيهي الرياضي الفني نحاول دائما أنه من خلال استماع لكم تن تنستمتعوا بحضراتكم يعني ممنونين لحضراتكم على تتبعكم لهذا التواصل الديني الاذاعي المباشر سي عبد الله من سيدي علال البحراوي عند واحد مصطفى سركم الله يبارك السلام اخويا بغيت نعاود لك مرحبا سي عبد الله أه... مشكل اخويا طنضلو فاني طنضلو تخيل اها و حنا مستنيين نفهموا انت قلت بالليل لا اه اه افضر ده بنعطى انشاء نعم المشكل يا مصطفى وهي ك... إذا كانوا مستمعها تنحل هي في ملكة نحن بنعيط لكم و... ومتيشدش الخط لا هو اهوائي مسألت كي البارح رعب مسألة ما في عليا فرزيات لولو مسألت حضور لا فقط لا لا خمسة برطان هذا هو هذا هو, هذا هو. محطور محطور محطور مرحبا بك اخويا ويكا غادي ندخل للاخت ساره والاشاره على على هذه الدعابه اللي بيناتنا شاء الله غادي احتفال بيناتنا في البرنامج في 2013 وهي راني سمعتك ونتمنى ان شاء الله نذكروا شويه على على الطريقه ديال العمل ديالنا وعلى على الثقه الموعد ديالنا في 2013 كاملين غادي غادي نوجدوا ان شاء الله حلقه الا و انا نقول احتفائيه براس اللي ان شاء الله تليق وفيها بغيت نسمع الأصوات ديلكم وبغيت نسمع أيضا بأولا بغيت نشوفها أو الثاني لأخوان عبر صفحة دي الفيسبوك تعوما لأنه أكتار و... وعزاز بزاف نعم مرحبا أخوي بقى مستطبع أن أخلص الأختي اللي اللي ذلك دفعها رجلا اه صار صار أخوي هذك اللي الفريب هذك الرجل ما دفعه آه... رأى هذك الدافع اللي خلاهي يتضع وطرع كتار من ذلك اللي غيفاء مم. يعني راه يحسدوا مع راه شي راه والنصيحه اللي تنصحهم هذه العلاقه ما بقاش تستمر لان فيها مشاكل امم اللي قالت لك جابوا يخطبها السيد وبغى كريم ماكو لا تطيح زيد نسمع عطاهلو يتزوج بها ما تطيحش لا يعني شوف من ضروره الإنسان باش كي قرر يوضع نقطة نهاية لها دي الحياة في ضل واحد المشكلة اللي هو نقدر نقوله من, من ضمن بزاف دي المشاكل اللي يمكن تطردنا في الحياة اولا لتحديات اللي قد في الحياة مادم الإنسان تي سلم لأول وهلة لأول حاجز طرح له قدامه كيفاش غادي قدر عاد إساس حياة مادم عندو هدي الفكر الانتحاري بهذه الطريقة وي حنا غير نمشيوش بعيد دابا انت هو على ود هاد البنت امم انت مين غطي نتحر نزوج بيها وسالينا اها حسن الزواج راه نعمه اها نزوج فيها راه احسن اما الانتحار تبقى نقمه اه عندها نقمه <تصفيق> دولا كيرخص الصفر اها تبارك الله عليك اسعد الله ونسيري على البحراوي شكرا لك اخويا على الاتصال ديالك الحصيلة ديال, ديال التواصل ديالنا بزاف ديالإخوان اللي تيم ارتبطوا معنا دبعا صفحة ديال الفيسبوك www.facebook.com اما فام سامير الليل إلى أصدقائي وصديقاتي المتتبعين والمتتبعات اللي تيكتفيوا بالإسراء هدوا عود بوحدتهم عندهم واحد الأدن وتنكتشف فعلا أنها سميعة وتنازم بزاف إضافة للإخوان اللي تيتواصلوا معنا عبر الأصوات ديالهم ومنهم سي نور الدين من سيدي بالنور سينور دين نعم خويا اسطفا الله يرحم الوالدين اخويا طفي الراديو نعم طفي الراديو كعافاك باش نسمع لك مزيان اه طفي الراديو الراديو ديال مولا سي عبد المولى عافاك حاول تستجب لهاد الطلب ديالنا باش نسمعوا سينور دين مزيان حنا حدا نسمعوا شنو تيقول تفضل يا سينور دين انا سينطفا سينطفا صافا انا اييه انا انا كننتظر بخير بخير يبرك الله, الله يبارك فيك فيك واحد السؤال لفهمك لي السؤال على شي قضيه في البرنامج ا اها وا نقول لك اخي واحد البنت دابا واحد الدري صاحبي كنت, كنت... تقريبا تحلفها خويا كنتي امم و ومشى ومشى سافر فين سافر للبرا هنا في سيدي بنور امم واحد البنت كنت بغيت نتزوج بها و بان لي الله يحمل <تصفيق> لك الوالدين قل سعب المولاد في الراديو كله ورات يزعجنا بينه وبينك في الراديو أزموله أزموله أزموله قل لي يا الدين لا أسف تتنقطع ما كنناش تنتلقى التواصل بيلي بشكل واضح ما عارفناش صاحبه ومشاء البرة هو كيبغي واحد البنت ما عارفناش حاولت سعيتنا أخي نور الدين مرة أخرى ونعودوا نسمعوك شنو حتى تبيتي الرساله اللي بغيتي توصل شتيوا شحال هاد العرقهله ديال انكم تتخليوا الراديوات ديالكم شاعلين شحال كتخلق بيناتنا عدم التواصل أسماء من الرباط اسماء يا اسماء من الرباط اخويا عندي واحد المشكل بغيت نقول لكم قبل قبل ما تقطع ليا الخط انا الاخ قلت يعني عمري ما في الراديو ولكن كنت تابعك انا كنت مزوجة بواحد السيد في سوس خليبي وايدي بصفه ليك وجيت ديما كيضربني كي ديما كنمشي للدار مع تيها ديما كاين شي كارصه وماكيخدوليش الحق ديالي ما لقيت حتى ندير اضطريت بانني الدار بس في المحضر راجه يعني عندي مشكل معايا تاع عائلته ومش تاع عائلتي مشيت لواحد السيد لي كيتسمى خويا ومشيت لمقصف داوني شي ناس تما يعني قالوا لي ماشي يعني الطيب داكشي ماقدتش نعاود دون المشكل داوني عندهم جلسوا لي معاوي ماقدتش نعاود المشكل اللي عندي يعني كذبت عليهم فهمتي يعني كنت خايفه ودابا راني عندهم جالسه البال ديالي طالع ست شهور وسط الاخبار مشتكوني في الفيسبوك وعاودت لتي في تيرا ديك لا راه ديك الراجل قال لي بانك من الدار المهم اول شي دابا انا كنخاف من هاد الناس هادو اسمع أمهعت. اسمع اسمع بغيتي تعودي ليا بشويه عليك كنلحقكم دبقى... تطرا هيم شويه عليك هيم شويه انا خفت ليكونوا بحال دابا كيسمعوني انا عارفه راسي بان هذاك الراجل اللي كنت كناخذ كان كيسمع لهاد البرنامج هذا ويعني فهم اخويا يعني تسته لي يشطرو استرنا <تصفيق> اخويا تداري اخويا يعني كيما كنقنطروا كنخاف ربي ما يشي رزق بيكمشي تقدري تسمحي ليا نعيط كل مره وكيب شويه عليك ما تماطلوش تري ما تخيم ما تقلقي ما <تصفيق> <باش> والو حتى بعضياتنا <تصفيق> اسماء شحال دابا في العمر ديالك عندي 19 سنه 19 سنه وشحال هذه باش تزوجتي تزوجت جوج ديال داك ديال السنه اللي دي العام ديال 2000 ياك جوجت و جوجت بسيف علي او قد دي لماذا جوجت عليك؟ جوجت بسيف يعني كانت قولوا بأنزوينا غضي عبني بزر لي المشاكي و مشيطاربت لهم الطانجا و جابوا لي منتم بوحدك؟ أضرب. اه و جابوا لي منتم عن... و... من كنتي في طانجا؟ كلنا منات عمامي و جابوا لي منتم و من عندهم أه. كي جيت بشي و عايش على البر يعني كي تجرب شي حاجة مسعب حاج. ديك. انت و... عرفت أنت هذا الشيء؟ أنا عرفت كل شيء كان يسافر في شهر ويأتي مع أصدقائي وأنا عرفت كل شيء وسمعت ورسيت كنت كان وعد وريديا يقول الرجل ما يتعب وأخاها قد بديت وأخاها إذا لم تكن بغاني وأخا سبعة شيء ما شاكي من منطقة كان يسافر ويأخذيني مع أمو, أمو كانت تعيطة وكانت تبادي كديرو كديرو كديرو أنا أقول الله ما كنت كان لدي يا كتباني دي مهو النهر اللي جاء ضربني اللي عند بحاجة عندي لك صافي عشتمها في الخوف مخلمة بسدية يعني كليك لعصة شحار كبير من شح ايش كبير عليك هو عنده اسبع الجيس هنا لدرجة ان اخي صور قد تكرني كليك لعصة قد تشير باغنة بكي كلمة عليك يقولك لاش جيتي اه قد تكرني اخي الله كنت البلاد كان فنه كيتسمعني ولا كلشي با كيسبني باخوتي كيسبوني خاطر يدر شي قولهم راه تالحان تسقيت شينا سوقو انت مراره منيك انت كتاكلي العصا ولا العنف ملي كان كيجي الراجل من برا حيتمو كانت تقول تتوصل عليك حوايج خايبين كنت كنت لداركم وكان كيردك باك اش كيقول لك باك ملي كيردك ما تمشيش داك الشي انا الشكل كان يجي كتجيب تصفقه كانجي فواحد لا يرتفع مع مع الرجل دي طرفني بوك اللي داريو مع رجل دي معاه كاش واش واش الراجل تيجي للدار ولا اولا انت كنتي كتمشي من من راسك كنت كان فينا ويال أه. دارنا اها في الدارنا كيجي هو في الدار حيت اخويا مصطفى قفل كنت عندي كنت مخطوبه مع واحد البوليسي حدا في كنت عندي علاقه مع واحد السيد المعدني اها كنا قادين مع واحد شنو المشكل انه فاش كنخدهاني ماخدنيش في قلبي ما خداكش غير ما خداكش حضره واه حكيت انا كنت فهمت حق مع داك البوليسي يعني دابا انا كنوضح لك هذا الشيء علاش قلت انا من الاول حكي لي مالولو بشويه عليك فهمتي دابا انا قاديه وتبع هذه السيدة اللي اختيت من اختاني قلت لك يعايرني بيها يعايرني بيها حتى أخوتي يعايرني بيها حتى أخوتي يعايرني بيها انك اللي عصاهم ممكن تحرش فيها انت عارف هو هذا و... الحقيقة حتى الجوجت عارف هو هذا الحقيقة ولا قبلها لا, لا. قبلها انظر بالكاغية قالوا وانا بقى مسترها هي هذي يقفني بتاني يبقى عليها بالطرب يعني كما قدر انه كيف قدرنا مثل تبفت ساعة تحذر فنسي مش جاب لله ماذا ش... ش... داريح؟ واشطل الناس تمت الناس تمت الناس وجاب لله تماما ويقالوا لي ابن زوينا ومسأل حاجة يعبدوك ما اخلا ومشت نعطاهم فرصتها فلنعب بهم انت كتبت تماما وتأكل تماما وتشرب تماما لا لا المال اللي فيه المال أخرت فيه من الدارهم شي تماما بتتماما واحد الوال تماما ولاقني الله بهم ودبرني قل سمعهم ولكن ما قلت لك اخويا مصطفى ما يمكنش تكونك بلاصتي انا حاليا مع الناس اللي عندهم وما خصني معاهم خير لدرجه ان كيجيو الناس وعندهم كيشكوني عنده ما قلت باغ نعوضوا الحقيقه فهمتي اها ولكن عندهم واحد الفلوس كبيره قلتي شنو قلتي لي الاول ما كيتشافوني هكا قال لي حنا فيك الناس يعني زوينه بصح هذا الشيء طبعا عند خويا كيضرب باليد ديالها هكا وغيدبح لقد ان أنه سبعة شوار قلت ولا... لي سبعة شوار, سبعة شوار قلت, معه قلت حق حق حق حق حق مشيت مشيت لي معه لم أكن أعطيه الحقيقة حتى أضطررت بأذنين عاودية البنسة بحيث تتحرك في السبوك وقتدام هي الأخت ديالي قلت لي رمي غط حمقها لك كل شيء يحمقها لك وهو الراجل يقولون أنا رميك أشتيسان ببعها قبلها ونجلب السلس الحواج برنسي مه ايوه شام برق لماذا لم يتبقى هذين الناس تجلسي معاهم ولا كما صرحتي على البنت الكبيره تمشي يدوك مكان نمشي بحال دابا انا هاد المره هادي اللي جالسه معاه هي ما كايناش ياك غير كتسمعني اه قيلنا غير بنت دابا الخطاي تقطع عليا كاين طيب اسمع عاودي عيط باش تكون معنا الصوره اكثر ووضوح هو هاد هر باش للطمانه ديالك هاد العون في اللي كيتمارس عليك اولا هاد التهديد اللي كتقول اختك عبر الصفحه ديال الفيسبوك و ما ممكن ما ما مت على اعتبار انه من حقك الى ما بغيتي شيئ تستمر في هاد العلاقه هذه انك تنهيها جوج ديال ارقام اللي هما 0528848965 اولا 05288496065 سوف أخذ معي السوكينة ليلى بالأحرى ليلى من تمارا السلام عليكم معلكم السلام عليلى اه أنا, أنا أخي أبا يتعبلك مشكلة معهم أما مرحبا ليلى أنا عندي ماما كتكرة بسرية بسر أبطرقني بقدر يكونيش أنا طعم زيب 19 عام أنت عندك 19 العام ديبا مانو أنت عندك 19 يا ليلى نعم وباقي قد طربني وكسعيني وكسعيني وكسعيني بشي ادراه مكنت و... وكنت كان مشي كنقلب على الحنان في المكان مهم زايد كيفاش فين مكان؟ فين كنت كانت مشي؟ مع الدريل مهم تمشي معه مكننا اسمعه مهم وده بشرف نمشي لي باري شرف ماضي شو عندي لما مشيتي قلت لها غادي تضربني <تصفيق> ناي انت بوحدك اللي معاها في الدار انا اختي كبر مني وجوج اختي صغار ولكن تضربني انا ما قلتش اخت كبر منك بجوجين ولا اختك اللي كبر منك بجوجة لا ما نتوجهش زعما العفسة وانا دابا كسمع يومين لا صايي يومين علاش؟ ما عرفتش علاش هكا صايي تم وخا لا ما كنباتش انايا يعني غير ملي كان ما كتكونش هي كنخرج انايا امم وصافي المهم هذا ما عرفتش بانني راه ماشي بنت شنو المشاكل توقعوا مع حتى تاتدروك وحده اللي كانت تكون ناقصه اللي كانت صغيره وهي كدير لي الحاجه ديما يا اما بلا موف او اما كتقولي لي وكنتبعها الماسك مع المشكل انا بوحدي وخا <سؤال سؤال> <Born> <أه> وفي أخرى كتتعمل معهم مثلين كتكسيهم وقعتهم بدي بغاوة كتشيهم أنا أنا ما كتتعملش معي مزين وما كتكسيني وشو وش حفظ هذا هي ماما هي والداني من اللي بشبتها ما مشيت عن طه خواراتي وقتليهم وش هدي ماما ونمسي ماما بجوجه نحلفو يا بل ويوه وقعديك الأم ديالك للأسف للأسف للأسف للأسف ساميرا كانت تفكرها الآن و... و... ومشا فيه ساميرا واحدة هي بزرد الإخوان تيقولون أن هذه القضية هذه بزرد هذه البنية هذه البنية الشماعية الهشة اللي كتكون داخل الأسر أش نورتي يمكن ن... نجنيه من خلالها؟ لأنني شك قلت أنها اكتفت بالذكر ساميرا لأن ساميرا هي اللي كانت أكدت عليها آخر مرة شنو ممكن الإنسان يجنيه من وراء هذا؟ فالذي يزرعوا الريح هي كي يكون كل حسود فها هي هاد المحاصرة وهاد العنف اللي قلت نعليها هاد البنت نتيجة وهي شو تتقلب على واحد الموريد معين دير كيفاش تعيش واحد النوع من نسيان ولا نوع من الفراغ اللي كتعيشه داخل داخل الأسرة ديلا أنا أخذ من منفاس عادل عادل سيدي مرحبا بك الله يبرك فيك أخوي عادل الله يبرك فيك أهلا ونسألنا عادل أهلا ونسألنا عادل لدي حتى دخول بالنسبة للقضية صاروسي محمد ايا إذا كان ممكن مرحبا لحما مصطفى هذا الدخول لي لم أكن أعتبر كاتهام أو صدري إلى من الطرفين لكن هذا ليس شيء يجب أن الحال هذا شيء يتنصرح الله يحفظك في مسترع قانونية رأى قيمة بإجراءات ايا في إطار تعمق البحثية ايا بغيت غامضة في واحد من نقطة في حوار ديالها معك اها بأنها قلت اه في, في, في المرة الأولى قلت لك ضربها بباب السرجم وطحت ورجعت لك في النقطة الثانية على ثانية بأنها ضربها برجلها وطحت يعني شو نقول لك المهم الأخ الخم... مستطفى نعم نحن نشيق وضعت بش نحكمه وش... طبعية الحال طبعية الحال اي مدني باولا هو اللي مدني بكل مدتهى المشكونا نحن في هذا البرنامج اللي احنا كان نعتبره نفسنا فيه مهم أشعون قللك دائم لهذا القصر الجميل مم. الرائع اللي هو سامير الليل نعم سيدي واللي انتاعه على رئاسته بسي مرحبا مرحبا سيدي نحن هنا في نف... هذا البرنامج كنحاوله نحلوا المشاكل اها ونحاولوا نوجدوا الحلول اها باش ما بحال هاد المشاكل تبعيت الحال ونستافدوا منها تبعيت الحال نستافدوانا جميعا تبعيت الحال نطبقوا مع ير اخ الحال يعني احنا احنا ما تهمناش حنا الوقائع حنا حنا واحد القضيه ديما تنقولها للاخوان شخصيا ها طيلة العمل ديلي في البرنامج انا عندي واحد الفكرة انا بها لا انا ولا الاخوان انت يشتغلوا معي في الاخراج الاداعي ولا احتى الادارة البرمجة وصلت لها شيء ولا احتى المؤسسة تنصل لهم هذه القضية شخصيا مني كنشتغل في هذا البرنامج انا ما كنشتغلش من باب التفرج على القضايا ولا لا لا لا هذه القضايا الى درجة ان البرنامج هذا هو مرفق بك نعتبره احنا مرفق اجتماعي للناس يمكن تحكي فيه ماشي, ماشي من اجل الاطارة او لا من اجل انه برزاتك العادلة الان را تتقوم بالدور ديالها في اطار المتابعة ديالتحكي ولكي احنا الضواهر للاسف اللي تنشوفوها لانه في القضية ديالسارة والسي محمد مش مو عادي للدور اولا وجود خطوبة مختلة اصلا علاش لاحقيتاش ما كينش فيها لا تحري لا تسوال هاد دار ودييه ديالها بعدا اصلا القدوم ديالها من اسبانيا بعد ما كانت تعيش مع الاب واحد العدد ديال الامور انا كنشكرك بزاف بزاف اخويا عادل من فاس اضافه لهذا الزواج والعنف اللي كاين فيه والاحساس بالظيم مش مهم الامور الواقعك حقيقا كثيرة في الاخوان ديالنا في الفيسبوك كين كاين واحد العدد ديال الاحصائيات الاحصائيات بمدى تاثر الناس بهاد القضيه ديال محمد تقريبا عدد متتبعين القضيه ديال الاخوان في الفيسبوك تقريبا تقريبا تقريبا, آآ آآ آآ آآ تقريبا, تقريبا وصلنا ا تقريبا فات تقريبا دابا حاليا 20384 متتبع للقضيه ديال ساره من 1000 او لا بالاحرى 3000. 3000 تعليق من من اصل ال 20000 اللي هما كونيكتين في الفيسبوك تيتبعوا القضية هي في القضيه ديال ساره وسي محمد اما التضارب ما بين المصدق لساره وبين المصدق لسي محمد وكل واحد كيعطي الاسباب وكل واحد الاسباب منين جاب هذه القضيه ولكن حنا نحاصروا هذه الظواهر المتعلقه بهذه القضيه لان القضيه فعلا قضيه فيها مجموعه الامور يمكن نفصلوا فيها في الحلقة الثانية إن شاء الله دي الأسبوع الماجي أما دابا أما إلا بغن نقول في الحلقة الأولى اللي كنت لكم دي ليلة الاثنين اللي ستكون من الاثناش هذه إن شاء الله تكون ثانية احتفائية برأس السنة فقط يعني نجنبوا المشاكل ما نتكلموش هيهم ما نتكلموش على علاقات دي الضواهر الاجتماعية كتر ولكن هنتكلمو على الاحتفاء برأس السنة كيف شوه تطلع دي كل واحد فينا ومجموعة هذه الأمور اللي نتكلموا فيها المتعلقة بهذه الجانب وفيها واحد إلا بينا نقوله الشكل حميمي احتفائي أكثر من ما هو محاصرة للدواهر اللي بيناتنا ولا البوح اللي يمكن يكون بيناتنا في تالي حلقة التانية ونفتحها على التانية الباب لهذا الأمر هذا كنشكر بزاف ديال الإخوان ديالنا المتواصلين والمتواصلات للمشاهدة كانوا معنا فوأنا في صفحة الفيسبوك www.facebook.com وإن شاء الله سنخصر ليلة وحدة حيز مهم جدا من التواصلات خاصة في الاحتفاء برأس السنة والإخوان دينا التي عطلنا عبر الأرقام الهاتفية سيدتي سادتي كنت سعيدا في هذه الحلقة كسائر الحلقات التي مضت بتقبل حضراتكم وباستقبالكم وبالإنساط إلى حضراتكم وبالإنساط اي مشتاق باعتقادكم وايضا بالاستماع ديال حضراتكم لنا على اثر ام اف ام اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه تحياتي مصطفى الهردة هشام بالحاج في الانجاز وفي الإخراج يقول لكم خلصت الحكايه وخلاص احنا فخيرنا وصلنا للنهار.